مع البرامج والفقرات ليوم الاثنين السابع بعد العشرين من شهر شعبان لعام 1441 من الهجرة 20 من أبريل عام 2020 من الميلاد مستمعين الكرام برامجنا تأتيكم عبر الموجتين بتردد الفم 101.959 من 10 معكم في هذا الصباح الطيب المبارك فريق عمل مكون من جمال الفرماوي شريف فاروق وأحمد وهبة دائما نستهل بما هو خير آيات بينات من سورة زمر من تلوات الشيخ محمد أسعدني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله مفاطر السابق امَ وَتِ الْأَرْضَ عَلِمَ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ أَنْتَ تَخْوُمُ بَيْنَ غيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون Walau anna lilathina zhlamu ma fi al-arzi jameira wa miflahu maa hu laftadahu bihi min al يوم Yawm al من Wa Bada لم يكونوا Allahi وَبَدَأَ لَهُمْ سِيَأَتُ مَا كَسَبُوا حَقًّا بِمَا كَانُوا بِهِ يَسْتَذِّؤُونَ دَمَسَّلَ إِن سَنَضُرُّ الدُّنْيَا ثُمَّ إِذَا قَوْلُ النَّامِ عَمَّ تَمِّنَّا إِن but it is a virtue but a lot of them do قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء that they have refused they had Sure. اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ وأصلح لنا شأننا الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء, بالليل وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكسانا ضياء ونحن في نعمته جعلكم الله كالسماء علوا وكالجبال ثباتا وكالأرض تواضعا وكالبحر كرما وكالليل سترا وكالشمس نورا وجعلكم كالغيث أينما وقع نفع ساق الله إليكم رحمته وأنزل عليكم بركاته ودفع عنكم كل بلاء وأذى يا رب العالمين روي أن امرأة أرادت أن تحفظ ابنها القرآن ولم يكن في قريتهم من يحفظ القرآن فأرسلته إلى قرية بعيدة وكانوا فقراء لا يملكون المال وصل الغلام إلى المعلم فوجد الحلقة مكتملة وقال له لا مكان لك فيها فحزن الغلام وعاد إلى قريته فأدركه الليل في الطريق فاستند إلى شجره ونام فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فأخبره بما حدث له مع المعلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع إلى الشيخ وكن له يقول لك رسول الله حفظني القرآن فقال له الغلام قد لا يصدقني فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بأمارة زمرة زمرة استيقظ الغلام وعاد إلى منزل الشيخ وقرع الباب فجرى ففتح له الشيخ وقال له لما عدت قال له الغلام يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم حفظني القرآن بأمارة زمرا زمرا فبكى الشيخ وأكرم الغلام وجعل له مكانا في الحلقة فسأله الغلام يا معلمي ما قصت زمرا زمرا فقال له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسألته كيف يدخل أهل القرآن الجنة فقال لي زمرا زمرا قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا يقول الإمام رحمه الله يأبى الله أن يدخل الناس الجنة فراضة فكل صحبة يدخلون الجنة سويا أسأل المولى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون صحبه نأخذ بعضنا بيد بعض وندخل الجنة اللهم أمين يا رب العالمين وهكذا عشنا في رحاب سورة الزمر من تلوات الشيخ محمد السعدني هنا We're gonna لا تراه العين من Final. Final. خليك معنا هتلاقي كل اللي تريده. أصدقائي المستمعين صباح الحب صباح الورد عليكم كلكم. يا حبيبي يا حبيبي بحب شريف يقول لان اخده الصنمير واطنعه على البحر طب ينفع دلوقتي شريف يعني نقول ولا ننزل نستحب يعني ما اتحربنيش انا نفسي ضعيفة ممكن اروح انزل المايا يعني نطرتك انا ندهتك انا رسمتك على المشاوي يا هم العمر يا دمع الزهر يا مواسم العصفين نطرتك انا ندهتك انا رسمتك على المشاوي اعزلوني بنا اصدقائي المستمعين لو الشفت النواتي وروحت البحر اصدقائي هذا عرضا لما لدينا من برامج وفقرات بعد قليل نتعرف على الحركة والنشاط مع زمان ياسكندرية فحدوت الاصدقائنا الصغيرين ودايما نقول لكم يسعد صباحكم على طريق السلامة مع اخبار الصباح فخمسة ارشاد في يوم في شهر في سنة مع جولة صحفية على خطوة بخطوة وبنقول لكم أهلا بكم صحبة الساعة 8 وفترتنا المفتوحة وبتقول فترتنا يفضل الجميع الأجواء الربيعية والزهور بشتى أنواعها وألوانها المختلفة والمتنوعة على الرغم من عدم معرفتهم بكافة أنواعها ومعانيها التي قد تحمل الكثير من الأسرار بداخلها فما أبرز زهور الربيع المعروفة وما هي معانيها صباح الخير وكل عام أنتم ظهور لا تعرف إلا الخير والحب والسعادة يلا مبارا يلا مسبقه من أشطر بالتحكى الريئة يلا مبارا يلا مسبقه من أشطر بالتحكى الريئة أبو دم خفيف طبعا يكسب وأبو دم طبعا لا شوفو ينور راسه ودارك شوفو وعايزين نسالكم كمان يا ترى الغدا ايه النهارده مش عايزين نسمع سيرة الفسيخ نهائيا شرط الغداء عندك غداء حلو لغولنا عندك فسيخ بتقولش <تصفيق> اصدقائي وصديقاتي بكل الحب معكم جمال الفرماوي شريف فاروق و احمد وهبة الشكل <تصفيق> والانيا لو شفت الصبحية والشك حلو عليك لو شفت بمر اليوم بيه كل ساعة هنيع ودع لشان يا حبيبي والشك حلو عليك 101.1 FM صباح راديو سندريه نشاط وحيوية للاطفال حكواته وكلام حل يسعد صباحك أخبار كل حاجه كل من هنا وهناك الضحكه الصافيه هنا مستنيه من ثمانية الصبح، على الهواء معك. إسكندرية واحد فاصل واحد FM، ثوانى يرد روحك. نشا الصبح ابتدى صباح الورد صباح الورد الصبح الندى شاشا الفجر شاشا الفجر شاشا وابتدى صباح الورد صباح الورد الورد الندى كل زهور الفس يا ربيع لم ما بدى احنا ابتدينا بالامل كل ابتسامة في العمل احنا ابتدينا بالامل كل ابتسامة في العمل للغناء تبقى الحياه فرح وهنا كل عام يا احلى تبقى الحياه فرح وهنا شاشه كل يوم ليها طعم مختلف لفه يومك بابتسامه اسمعنا دايما خليك معانا على النايل ساد بكوس أليكس وعلى تردد 101.1 اف ام هواء البحر يرد الروح شكل تاني لها كلام كتير بنجيلك ابتسامه ونسيبك بابتسامه يا البحر الاسكندريه تقدم حركه ونشاط معكم فيها نجوى رياض صباح الرياضه صباح الصحه والسعاده المحافظة على الوزن تحتاج منك عدم الإفراط في الطعام أو عدم إهمال الرياضة والحركة والنشاط البدني فيجب أن ننظر إلى أجسامنا كم من الطاقة يدخل إليها عن طريق الطعام وكم من الطاقة يخرج منها عن طريق الحركة والنشاط البدني فإذا أردنا المحافظة على الوزن فيجب التوازن بين كفتين ميزان ومن المهم وجود ميزان صغير للتعرف على وزنك حتى لا تفاجئ بزيادة مفرطة في وزنك وإذا لم يتوفر الميزان فيمكن اللجوء إلى الملابس فقد تساعد في التعرف على أي زيادة قد تطرأ على وزنك بعض الخطوات التي يجب اتباعها حتى لا يزاد الوزن يحدثنا عنها كابتن محمد عبد السلام مدرب اللياقة البدنية أهم حاجة في الدايت 30 ملي مية لكل كيلو ده بش مجرد يخسسك ده عشان قلبك يعمل بكفاءة وكليتك تعمل بكفاءة 30 يعني لو واحد مية كيلو 3 لتر ميه. ده ده حسبوها إزاي حسبوها طبيا 30 ملي وحسبوها معدل إخراج شخص بيخرج في, في البول حوالي لتر ولا حاجة وبيخرج من بقه ومن مناخيره وهو بيتكلم نتح وبخار مية حوالي نص لتر وبيعرق حوالي نص لتر قادر اتنين لتر فانا بقولك اللي رميته خده لو سمحت زائد بقى الشخص اللي بيشرب قهوه وشاي كتير اقول له قصاد كل كوبايه شاي وقهوه زود كوبايه ميه فوق الاتنين لتر لان انت بتاخد حاجه مضره للبول رقم اتنين بعد المية المية دي اللي انت هتشربها بلاش تبلع بيها الاكل على الرغم من ان المية بتحسن الهضم بس انت حد وزنك مليان هو انا عايز احسن لك هضمك انا لو حسنت لك هضمك وتاكل تاني. لا أنا مش عايز أحسن لك, لك اشرب قبل او اشرب بعد رقم اتنين. مواعيد الأكل زي الصلاة. أفطار بمعاد، أتغدى بمعاد، أتعشى بمعاد، وممكن أدي لك بين الفطار والغدا، وبعض الناس ممكن نديهم تصبيرة بين الغدا والعش. الفرق بين الوجبة والوجبة بتتكلم في ساعتين ثلاثة، فما فيش شخص ذي يجي أنا قعدت، والوجبات الرئيسية أوبيم بو في، كوانتيتي. يعني ما فيش حد ذي يقول لي أنا أم جعان أنا ممكن أحرمك من نوع معين في وجبة معينة، لكن لكن عمر يعني مثلا ممكن أدي في يوم بروتين، صلاة، غذار نشوية، بدون تحديد الكمية ولا النوع. بس بقول لك خد نوع واحد بروتين خد واحد نشويات السلطه هي اكبر طبقه ممكن أقول لك في يوم تاني خد نشويات سلطه خضار من غير بروتين ما حددش بس مع الوقت اربع خمس هتلاقي الشخص ده اللي كان بياكل طبقين الرز وطبقين الخضار جاي يقول لك ايه ايه ده انا بقيت اخلص طبق بالعافيه لان حجم المعده بيصغر زائد بقى الحاجات المبهرة من من الحاجتين دول اول حاجه بتجي لي انا بقيت عشان انت ماشي على بالانس الدايت على اكل متوازن ولا فيه افراط ولا اسراف ولا فيه حرمان فكل ما المعدة بيته دا إذا المعدة تصبطت الموضوع انتهى رقم 3 إيه تاكل وتنام زائد اربع خمس حاجات كده هقولهم اللي بيربي دهون في منطقة البطن أو الأرداف أو السواعد النوم على البطن يكبرهم، المية وسط الأكل تكبرهم، اللي بيأكل ويرام على طول تكبرهم، اللي يسيب الفطار يكبرهم، اللي بيقعد طول النهار من غير أكل ويأكل الساعة خمسة والساعة ستة يكبرهم، اللي بيسيح أو بيأكل كتير جبنة تكبرهم، اللي بياخد فيزي درينك الدايت بكبرهم، الناس اللي بتعمل يو دايت أنزل 5% أرجع 5% أنزل 2% ارجع 2% كل كيلو بنزله من جسمه كله، وكل كيلو برجعه. بيختار ثلاث مناطق سواعد بطن أرداف عشان كده تلاقي واحدة مثلا سبعين كيلو السنة اللي فاتت وسبعين كيلو السنة دي بس البنطلون اللي كانت لابسة السنة اللي فاتت بش داخل فيها السنة دي بالرغم من الوزن ما تغيرش بس خلال السنة نزلت طلعت ونزلت طلعت ونزلت طلعت خلت الدهون راحت في مناطق ما كانتش فيها عشان كده الناس بيتغير أشكالها حركة ونشاط في كل يوم مع كل شروع بنعلن عن صباح جديد من ستة لعشرة الصبح في صباح اسكندرية عالمية واحد فصلة واحد FM ام معارض اسكندرية صباحك احلى هنا الاسكندرية يملى الزمن صفحات ماضي تاريخ بطولات يرسم ملامح بشر تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في اسكندريه زمن زمان يا أصدقائي المستمعين أهلا بكم معنا وجولة إخبارية جديدة بين أوراق الصحف القديمة أول أخبارنا القديمة من مجلة الظهور سنة 1913 أزهار وأشواك في تأبين ناصيف اليازجي أبحرت الباخرة من الإسكندرية إلى بيروت تحمل رفات فقيد اللغة الشيخ ناصف اليازجي وقد قيمت له حفلة مؤثرة على أحد أرصفة محطة مصر حضرها جمهور من الأدباء والوجهاء والفضلاء في مصر حيث احتشدوا يبكون سليل الأسرة اليازجية ويعددون فضله ومناقبه وقد افتتح التأبيل سعادة أحمد باشا زكي سكرتير مجلس النظار ونحى نحوه حضرة رفيق بك العظم ثم الدكتور خليل بك سعادة ثم ألقى خليل مطران ق منشار الخبر التاني اللي معانا النهارده من مجله المقتطف سنه 1910 النتيجه الشرقي <تصفيق> أهدى إلينا حضرة يوسف افندي الخوري الصيدلي الشهير بالاسكندريه نتيجته التي يصدرها سنويا وهي تحتوي على تقويم لسنه 1910 بالتواريخ الفرنجية والروميه والهجريه والقبطيه والعبريه مع ذكر الاعياد والمناسبات وفيها ايضا فكاهات ونوادر وفوائد علميه وادبيه وصناعيه <تصفيق> معنا خبر كمان من مجلة المصور سنة 1929 صفر رئيس الوزراء أبحر صاحب دولة محمد محمود بشر رئيس الوزراء إلى أوروبا بالباخرة أزورينا وذلك في الثالث عشر من الشهر الجاري وقد احتشدت على رصيف ميناء الإسكندرية جماهير المواجعين من كبار الموظفين وعيان المدينة ولا قليم مجتمعين في سرادة كبير أقيم تجاه مرسى الباخرة وقد استقبلوا دولته عند قدومه بالتصفيق الشديد والهتاف المتواصل ثم صعد معاليه سلم الباخرة وهو يحيي الجماهير اخر خبر معانا النهاردة من مجالة الهلال سنة 1898 ابطال الرقص يسرنا كثيرا ان نبشر الغيورين على الاداب العمومية ان الحكومة المصرية قد امرت رسميا بابطال الرقص في المقاهي العمومية حفاظا للأدب. وهي مآثر تستوجب الثناء الطيب، ولكن يسألنا أن هذه الأمور لم تنفذ على الأجانب، لذلك فقد نما إلينا أن بعض الرقصات في الأماكن العامة لا يزن على ما كنا عليه، لا يعترضهن معترض، بدعاوى أن هنا حماية دولة أجنبية، وتلك الدولة لم توافق على إبطال الرقص. فيحب ذا لو أتمت الحكومة المصرية جميلها بإقناع تلك الدول أن هذه العادة إن تكن أتيادية عندهم فهي لدى المشارقة تعد من الخلاعة وقلة الأداب ويجب إبطالها زمان ياسكندرية أعداد صحر عبد العطي تقديم شهد حلمي وعاطف أبو زيد. صباح الخير يا كل المستمعين وابتدي يوم جديد شمسه تنور كل طريق السواقين والبياعين والصيادين يسعوا يدوروا يقولوا اما طلبه ودكاتره ومهندسين وستات البيوت اللي لسه صاحيين الورد فتح للسماء سايبها على خالل معين كل يوم معاكم من اسكندريه 101.1 fm وفي النهايه ما فيش الصبح دايما بدايه اذاعه اسكندريه هواء يرد الروح يومه التاني معينا يا جماعه المس رحمه حل SPACK IN واخترنا نكون متميزين صباحك معانا هيكون مختلف في فترتنا الصباحية في صباح الخير يا سكندرية اسمعنا كل يوم من 8 إلى 9 الصبح على نايل ساد بكوس أليكس وعلى تردد 101.1 أفقم هواها البحري يرد الروح إسكندرية <متحدث> حدوتة نسمع حدوتة حبيبي الحلوين أصدقاء الحدوتة الشمس طلع منورة والورد متفتح وبيضحك والسماء صفية وجميلة والدنيا فعلا ربيع والجو جميل وبديع وتصحى هند من النوم سعيدة وهي بتضحك كل ده ليه علشان شم النسين على الابوان وتجري على ماما وتقول لها صباح الخير يا ماما كل سنة وانتي طيبة وترد عليها ماما فرحانة وسعيدة ايه الجمال ده كل ده علشان شم النسيم كل سنة وانتي طيبة يا هند وبصحة وسلامة وتسأل هند ماما هو يعني ايه شم النسيم فماما ترد عليها تقول لها شم النسيم ده يا هند عيد قديم من ايام قدماء المصريين وكانوا بيسموا العيد ده شمه او عيد الحصاد وده بيكون بداية الربيع ويسموه شم النسيم علشان بتبقى ريحة الورد والنسيم ملي المكان ويبدأ الحصاد ويبقى الجو جميل وبديه وتسأل هند ماما بس يا ترى الفرعنة كانوا بيعملوا ايه في اليوم ده وترد ماما تقول لها كان الفرعنة بيصحوا من بدري يشموا النسيم ويشموا ريحة الورد الجميلة ويتمتعوا بالشمس المنورة والسماء الصافية وكمان يصطادوا السمك البوري وياكلوه مع السمك المملح والخص والملانة والبيض وتسأل هند ماما يعني ايه ملانة وترد ماما تقول لها الملانة دي سمرة شبه كده الليمون ومفيدة جدا بتخلص الجسم من كل السموم اللي فيه وتضحك هند وتقول ماما ده احنا بقى لغاية دلوقتي بنعمل زي الفرعنة وبناكل الفسيخ والرنجة والسمك المملح وماما تضحك وتقول لها ايوة تمام لكن المفروض ما نكونش غير الحاجة اللي احنا وطقين من مصدرها لان الفسيخ والرنجة والسمك لو من مصدر مش موثوق فيه بتكون ملوثة وممكن تأزينا وتسأل هند ماما وتقول لها احنا درسنا في المدرسة ان الاسماك المملحة بتتعب الانسان وترد ماما وتقول لها طبعا الاسماك المملحة صحيح بتبقى لديزة لكن ممكن تكون مؤزية لصحتنا وممكن يكون فيها بعض الفيروسات او بعض الامراض وكتير جدا بتكون فزدة علشان كده مش مفضل ان احنا نشتريها وناكلها الا لو حنجيبها من مصدر موصوق فيه وبعدين عندنا اكلات جميلة ما احنا نشتري سمك طازة وجميل وناكل منه وحيبقى طعمه جميل وتضحك هند وتقول لها بس ما تنسيش يا ماما تعمل لنا البيض الملون بتاع شم النسيم وماما تكون بالفعل محضرة من الصبح بدري البيض الملون وتقول لها اتفضلي يا ستي انا جهزت كل حاجة جهزت الالوان الطبيعيه علشان نلون البيض الاحمر جهزت له مية كركديه والاصفر هناخده من لون الكركم والبنفسجي من اشر البدنجان ايه رايك بقى في الالوان الصحية دي وتفرح هن بأصل الألوان جميلة وهن بتحب جدا الألوان وتبدأ ماما تقول لها يلا بقى بسرعة علشان نستعد ونشوف الحاجات الجميلة لأن السنة دي مش هنقدر نخرج نتفسح زي كل سنه في شم النسيم لأن احنا هنقعد في البيت اه صحيح يا ماما ما احنا عشان الوضع اللي احنا فيه وعلشان ظروف البلد والفيروسات اللي موجود احنا لازم نقعد في مكاننا ونستمتع بكل شيء من اللي حوالين نلون البيت ونشم شم النسيم النهاردة من البلكون حبيبي الحلوين اصدقاء الحدوثة وحتى نلتقي لكم تحيات رانيا أحمد إخراج أمال صادق <تصفيق> هنا الاسكندريه عزيزي المستمع بنوعدك أنت وأسرتك بصباح جميل يسعدك يسعد صباحك صباح يا جميل يا جميل صفا اعداد دعاء اعتيئة تقديم جيهان شكري موسيقى المجتمع يسعد صباحا حبيبي صباح الخير صباحك واردوف الولوز خلينا نبدأ حلقتنا ونقول صباح الابتسامة في يوم جميل يبهج النفس ويصر الخاطر في الله عزيزي المستمع في كل مكان لحد امتى هتعيش مطفي حصل ايه لما حطيت الناس المزيفه اللي ما قبلك وساعدتهم قبل سعادتك لعيشت مستريح ولهم قدروا ليك فعلك وجدعنتك ليهم لازم تعرف ان العطاء مش معناه انك تستنزف نفسك وتطلع كل اللي عندك لناس مزيفة ما تستهلش لانك لما بتنجرح بتتعب قوي وحتى اللي ضحيت علشانهم ساعات مش بيكونوا جنبك انت بطل حياتك عيش زي الابطال لو انت فرحان ومستريح ومبسوط هتعرف تدي الحب والطمئنينة لكل اللي حواليك ولو مستنزف هتبقى تعبان ومتوتر ومستني دايما اللي يسندك انت تستاهل السعادة من أي على وصلنا أو أو لآخر فقرة في حلقتنا وهي رسالة يسعد صباحك واللي عايزين نقولك فيها حب نفسك ونمي مواهبك واستمتع بهواية وخصص وقت نفسك انت انت تستاهل تكون منور وروحك مستريحة ويسعد صباحكم جميعا صباحي ضحكه بتذكر ساعتين جاي من يومي صباحي عين بتدور لي بيزق هل حلو وقف ايه ساعه صباحك الاسكندريه تقدم وبعدين بقى الطريق الزحمة عربيتي سيخنك المؤشر عدل علامه عندنا لك حلول كتير في طريق السلامة عزيزي المستمع صباح الخير أعزائي المستمعين ويساعدنا أن يكون معنا اليوم المهندسة كارولين جندي خبير تحليل حوادث السيارات ومعا بنتمنى لكم السلامة أحلى صباح على كل اللي بيسمعونا في برنامج طريق السلامة وعلى طريق السلامة بتكلم معاكم عن علاقة الصيانة بالسلامة اتفقنا المرة اللي فاتت أن سلامة الطريق بتبدأ من سلامتي أنا اتفقنا كمان أننا مش هناخد قرار السواء غير وإحنا وقتين كفايتنا من النوم وفي كامل تركيزنا. خلونا نكمل مع بعض الخطوات اللي بعملها بنفسي عشان اتطمن على عربيتي قبل من سوء اتفقنا المرة اللي فاتت ان اول خطوات الفحص ان انا ببص تحت العربية بتأكد ان ما فيش أي تصريف سوائل العربية وان ما فيش اي حيوانات قليفة مستخبية عند العجلات مصر تالي خطوة الفحص معي النهاردة هي فحص الكويتش الكويتش ده رجلين العربية زي ما انا لو رجلي واجعيني مش هقدر امشي كمان العربية لو الكويتش في اي حاجة مش مظبوطة مش هينفع في حاجة ب... اول حاجة بنبص عليها النهاردة وانا بفحص الكويتش بتاعي هي ان ما فيش اي قطع في اي فرد او ان ما فيش اي فرد الكويتش ضغطها قليل او زي ما بنقول اتأكد ان ما فيش عجلة نايمة طبعا لو لقيت عجلة نايمة ببدلها بالستبت واروح واخد العربية لما كان متخصص لفحص الكويتش هناك بقى بنراجع على ضغط الهوا بتاع العجلات كلها ونشوف العجل العجلة اللي كانت نايمة دي والضغط بتاعها قليل كان سبب التسريب بتاعها ايه لو فيها تقب لو فيها حاجة نشوف ايه الاصلاح المناسب ولا لا دي لازم تتغير نجي بقى للسؤال الشهير بتاع اصبت ضغط الهوى على كام الحقيقة ان جبت السؤال ده مش رقم. لانه بيختلف من عربية للتاني العربية بتاعتي هلاقي الارقام بتاعتها موجودة اما في الكتالوج بتاعها حي اما بتبقى موجودة صحيات في ستيكر عند الايم بتاع باب السواء او في باب السواء من الجنب او عند الستيب بس مهم اوي ان انا التزم بضغط الهواء بتاع عربيتي الارقام بتاعت عربيتي وانا ليه ب... بركز اوي في موضوع ضغط الهواء بتاع الكويتش ما يجرأ ايه لو انا مشيت بالعربية الكويتش بتاعها نايم مثلا ايه مشكلة? السؤال ده هنجاوب عليه المرة الجاية. استنوني. خطوات فحص العربية بتاعتنا. لستة ما خلصتش. وقتنا بس هو اللي خلص. هنكمل سواء المرة الجاية. اتمنى لكم تنصروا بالسلامة. شكرا لكم اعزائي مستمعي زيتا الاسكندرية. طري السلامه <تصفيق> مع امل درويش. دنينا حلوه مزوقه تسلم ايدين خلي ساقه دنينا حلوه مزوقه قلبي بشوقه ولهفته قلبي بشوق ولهفته بيقول نصيبي فين بقى النبي يا جلالي اديني ورده يحلى الغنى يحلى الصهار بين تمرحنة ونرجسة يا بدر لما تكتمل حغني موالي الامل يا بدر لما تكتمل حغني موالي الامل قلبي بشوق و لافتو بيقول نصيبي فين بقى نبي يا جنيني كديني وردة. حبيبي يا جنيني كديني وردة. يا نسمة فيتا من هنا تحكي حكاية حبنا. يا نسمة فيتا من هنا تحكي حكاية حبنا. هز بالشوق الفنا يهز بالشوق قلبي لا ده الود عمره ما يتنسى يا خلي بستانك اكتر وامتى هيكون الفرح يا خلي بستانك اكتر وامتى هيكون الفرح قلبي بشوق ولا في طوق بيقول نسي تيجي جنيني تديني وردة حبيبي يا جنيني تديني وردة حبيبي يا جنيني تديني وردة منال يا جنيني تديني وردة اسكندراني والريب تاغيتي والزوء مخلوق عشاني والهمة صنعتي مانا اصلي اسكندراني مانا اصلي اسكندراني والريب تاغيتي والزوء مخلوق عشاني With صنعتي I shall be, and I'll ask the sky for you. With you I انا بلد اسكندرية وبحري مسكني انا بلد اسكندرية وبحري مسكني وف كل الدنيا دية الناس بتحبني انا بلد اسكندرية وبحري مسكني أنا بلد سكندرية وبحري مسكني وف كل الدنيا دي الناس بتحبين بالزوء والرق هنقبل الظهر ونشوف احباب من صفل الصفل بالذوق والرقه نقابل الزين ونشوف احباب من السبل الصين يجمع عندنا انا اصلي ستارد السابعه في الاسكندريه السابع حرارته مروى م... مرو الباشا يقرأه أحمد وهبة وزير الأوقاف يهنئ رئيس السيسي والشعب المصري بقرب حلول شهر رمضان الكريم محافظ البحيرة يؤكد الالتزام بتطبيق كافة قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يخص منع الاحتفال بشم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد اليوم عدم السماح بانتظار السيارات على طريق الكورنيش في الإسكندرية مع غلق ساحات انتظار السيارات الجراشات بطريق الكورنيش وسيتم التعامل بكل حزمة مع المخالفين للإجراءات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية تعلن عن الإجراءات الاستباقية لمنع تفشي فيروس كورونا لمنع التجمع على شواطئ الإسكندرية اليوم إعادة تشغيل ساعة الظهور بوسط الإسكندرية لتعود إلى العمل في, أبه... في أبهى صورة خلال الاحتفال بأعياد الربيع <تصفيق> رئيس جامعة الإسكندرية يعلن أن تطبيق نظام تسليم الأبحاث والامتحانات الأول الانلاين يتم على طبيعة المادة العلمية في الكليات إذا كانت تسمح بتقديم أبحاث فيها أو لا ولا بد من خضوع المادة لامتحانات انلاين. مركز السموم بجامعة الإسكندرية يقوم بحملة توعية كبيرة لمنع تناول المواطنين الفسيخ في أيام الربيع وشم النسيم نظرا لخطورته. وحدة الابتكارات التربوية والتعليم عن بعد بجامعة الإسكندرية تنظم سلسلة من الورش الإلكترونية حول بعض أدوات التواصل والتعلم عن بعد موسيقى <تصفيق> مدرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تستعد لاستقبال شهر رمضان بتوفير السلع الغذائية بمنافذ أهلا رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30% ويستمر حتى العاشر من مايو القادم <تصفيق> طقس اليوم إن شاء الله معتدل حرارة نهارا بارد ليلا وتظهر السحب المنخفضة ودرجة الحرارة عظمى 23 الصغرى 14 متوسط الرطوبة 75% تقص فرصة لشبورة مائية كثيفة في الصباح البكر وللصيادين في منطقة مدى 50 كيلومترا داخل البحر الرياح السطحية أغلبها شمالية شرقية سرعتها من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات وارتفاع الموج من متر إلى متر وثلاثة متر البحر خفيف إلى معتدل ومناسب لعمليات الصيد والملاحه <تصفيق> من الإسكندرية قدمنا لكم مجاز الأنباء شكرا لكم فيروس كورونا عبارة عن مجموعة من الأعراض ممكن تكون موجودة عند أي حد ارتفاع درجة الحرارة تشنجات عدم القدرة على التنفس صداع سعال انسداد جيوب أنفية ولو حسيت بأي أعراض لازم تبلغ الطوارئ على رقم 105 وهم يوجهوك لأقرب مستشفى فرق كبير انك تكون شاكك إنك تعبان وخايف تبلغ وبين شخص حويت بادر وبلغ ده بيساعد على الحد من انتشار المرض ولو عايز تعرف أكتر ادخل على الموقع الإلكتروني المخصص للمعلومات عن الفيروس care.gov.eg احمي نفسك واحمي بلدك تقدم خمسة إرشاد مع شهده حلمي أخي المزارع صباح الخير وأهلا بك معنا وهذا اللقاء الجديد. عدد كبير من الإخوة المزارعين يقومون الآن بعمليات حصاد لمحصول الفول البلدي عن الإسلوب السليم أثناء عمليات الحصاد يدور اللقاء التالي مع المهندس رادي الحلفاوي أخصائي المحاصيل البقولية بمدرية الزراعة بمحافظة البحير في النسبة للحبوب الجفة يبدأ حصاد المحصول نقوله تقريبا من بعد 15 أربعة بعد جفاف المحصول تماما ويعني وتمام النضج لكل الحبوب. في علامات يا فندم للنبج. علامات النضج يعني تحول لون القرون أو السمار من اللون الأخضر إلى اللون الأصمر الداكن ده أيوه. بالنسبة للقرون أما بالنسبة للنباتات تتفقص معظم الأوراق ويعني إيه إلا الكمة النمية فقط لدي ده بالنسبة للشكل الظاهر بيبدأ الحصاد يعني بالطريقة, بالطريقه البلدي عن طريق المحاشي أو المنجل او عن طريق الحصاد الالي بس معظم غالبا الفول بيتم حصاده بالطريقه البلدي ويترك فتره في الحقل لحتى جفاف الحبوب تماما ثم تبدا مرحله الدراس والتجريع مرحلة الدراس والتجريع ويليها مرحله التعبئة التعبئه محبت الدراس دي يا فندم من المراحل الهامة بالنسبة لأخ المزارع مثلا ولا المزارع لو عب على طول خلاص لا هو يطبق الحبوب تتعرض قطرة للشمس حتى يعني لا يصنعها التسويس أو غيره وإذا كان هيقوم بعملية تخزين يكون ليه سريقة معينة في التخزين ويتم تقدم أحد المخيرات الفطرية في التخزين لحيث ما تعرضش للإصابة بال بالحشرات أو الصوسم اللي هي الخشب بالكل بلد. في في بعض ال في بعض المخهرات الفطرية اللي بيحطها لل... للحبوب وخا... من الحبوب تخش يتم شرح عملية تخزين. والكل البلد دي ب... آه... في بعض الناس بتفزنو فيما تأجوا في خلال آه... شوي خيش في مخازن والغالبية العظمى خاصة في المطاعم اللي يستخدم الكل كعملية الطهي بتفزنو في برميل آه... في نظام براميل مفرغة الهواء تنانا بتغطية مسكنة وما بيضيفش ليه اي مفهرات تقريب وبكده ممكن ما يحصلوش تعفن او حاجة؟ لا لا لا ما يحصلوش اي حاجة آه. انما الاخت الريفية لو حتخزن تخزن في اجولة من القماش اه ممكن في من القماش تحط في مكان فيه شيء من التهوي جميل قوي. اهم أوه. الحاجة من قولها الاخوة المزارعين اثناء حصاد محصول الفول البلدي ايه يا فندم اتباع ايه واحد اتنين ثلاثة اه الاتباع هو طبعا الحصاد غالبا بيتم فيه الا في الصباح الباكر او في الاوقات المتأخرى من اليوم حتى ربنا يعني الحجوب النباتات اللي هي جادة تماما ممكن تتعرض لعملية الفارس بعض الحبوب الحجوب بطبعا وخصوصا ان المزارع يتم حصاد القول بتركه صرادات في مكانه بحيث يتم تجفيفه تماما لان الغلبيه الحكمه بتل بعض الحصاد التعبئه والتخزين مباشرة فا يعني بنقول له يعني اثناء الحصاد في بعض الشماريخ الحقول المصابه بالالوف وفيها بعض الشماريخ الزهريه بنقول له بطل انك اي اي اي يعني تفرزها جانبا بعيدا عن الحبوب ويتم حصها ويعقمها في البيت حتى يتم التخلص من الجزء المتبقي منها بعد النبات المفروم اللي بيتم خلال ال ال الموسم الزراعي لكل المزارعين استنونا بكرة خليكو فاكرين خمسة إرشاد. عالمية واحد فاصل واحد اف ام من اسكندرية صباحي من, يوم من البحيره خمسة وتسعين فاصل تسعة اف ام وفي كل مكان على نايل سيت باكوس 알렉산دریا 11844 السائح حبيبتي Bitte dorti if el masafa w هواها يرد الروح تدوم You're the one who's holding the قال المولد يا سمينه في فل جنب ياسمينه بنت سهات الاسماعيليه بنت الصعيد وضحريه مصر غزاله حميميه في اسكندريه ترقصينا قال المولد يا سمينه في فل جنب ياسمينه واخدك يا منصور افضاطي واغني ورد الصنداطي اهل القمر مين السينا دعا نلقم اسمينا من جنب اليسمينا الجيزة خفاجة وردان طلوع الخفاجة عيوني طلت يا رفاجة من واجة حلفة على المينة دعا نورد القسمينة الفل جنب اليسمينة البسحة <تصفيق> البست بلت شربين شربنا في بعد المحل محلتها ما العسل رح نحس فيه عيالنا في الفل جنب طفي السك نعادي على الدكة توصل بني سوي الضحكة إلى أسرة مستحنة عاد نورهم السنين في من في السنين وتنتشي قطني من شيب يزورنا غغ و نعيد في بورصايه هترسيله من السويف قلت يا للي دلكم طرا فاجر تملي من الزل اخترتي صلي على الكلايه من سيله عامل قلبي يسمينه كل اللي جنبي ياسمينه جلبي الجواني على التراب الاصواني رجع ينباع عنواني كم انظريك وأمينك دعنا نورك يومك ببتسامة اسمعنا دايماً خليك معنا على النايل سايد بكوس أليكس وعلى تردد 101.1 واحد أم هواها البحري يرد الروح لها كلام كتير تسامك عروس البحر زمان ومن كم سنة كانت أحداث وأحداث عشناها وعشها الناس معلومة تهمك وتهمنا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 أهلا بكم أصدقائي وجولة مع بعض احداث ارتبطت بيوم 20 أبريل عام 1880 مجلس الوزراء يصدر قرارا بأن كل شيء يتعلق بعلم الأثار القديمة وكافة الأشياء من نوع المحفوظات بالأنتخانة ببولاق ممنوع تصديرها وكذلك الأشياء التي للمساجد والمعابد والأضرحة أو المأخوذة منها ممنوع تصديرها وجميع ما ذكر من هذه الأنواع يصير ضبطه ومصادرته للدولة كانت الدافع إلى هذا القرار مشكلة خاصة بمسلة فرعونية بالإسكندرية طلبتها حكومة أمريكا عام 1904 مولد إبراهيم مصطفى أسطورة المصارعة المصرية في الإسكندرية وقد حصل على لقب بطل القطر عام 24 كما حصل على أول ميدالية ذهبية في تاريخ مصر في الدورة الأولمبية في أمستردام عام 28 عام 1912 مولد الملحن والموسيقار محمود الشريف في حي بكوس بالاسكندريه عام 1913 مولد الكاتب والاديب المصري عبد الحميد جوده السحار عام 1935 مولد جواد حسني بطل المقاومة الشعبية ببورسعيد، وهو سوري سمي باسمه أحد شوارع مدينة الإسكندرية. عام 1983 رحل عن عالمنا دكتور عبد الله الكاتب رائد الجراحة الحديثة في مصر. رحيل رائد علم النفس الأستاذ الدكتور عبد العزيز القوسي عام 1992 في يوم في شهر في سنة ابن بلدي بحباني وسنين وانا مش عارفه انسى ومان حاسس في اناي الدنيا في بلدي عايز اروح اروح بلدي وافتكر ديار واحسن اللمه والليل واللمه بيعذب غيب والليل اللي تحت كمان ولاقيني بقربني ابن بلدي بحباني انيه وسنين وانا مش عارفه في اسكندريه بيا واحد فصل واحد اف ام هنسمع اهم الاخبار ونستمتع باحلى البرامج واجمل الاغاني هننقلكم لعالم تاني عالمية واحد فصلة واحدة في راديو اسكندرية هوانا يرد الروح سبعة في اسكندرية يوميا وجولة في هذا البرنامج وقالت الصحافة اهلا بكم مستمعينا الكرام وهذه الجولة اليومية من برنامج وقالت الصحافة توجيهات رئيس السيسي بمواصلة اعادة العالقين بالخارج رئيس مجلس الوزراء يتفقد مبنى مجلس الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الادارية الجديدة مستشار الرئيس للصحة اعداد مصابي كورونا تسير في المنحنى الافقي وعلينا الالتزام به وزارة الإعلام تنتج فيلما وصائقيا عن حديقة الحيوان بمناسبة عيد شم النسيم الصحة تسجيل 112 حالة إيجابية من بينهم شخص أجنبي و15 وفاة وخروج 31 من مستشفيات العزلة أيضا مستمعينا الكرام الصحة تسحب. عينات من الدم من بلازما الدم من المتعافين من كورونا لبدء علاج المصابين بكوفيد 19 بيان وزارة الأوقاف لا مجال لفتح المساجد في رمضان للجمع ولا الجماعات ولا التراويح تركيب ممرات تعقيم بالبرلمان قبل انطلاق أجلسة العامة القوات المسلحة تواصل تطهير مرافق النقل والمنشآت الحكومية بالمحافظات الصحة العالمية تحذر من التجمعات العائلية في شم النسيم ضبط 37 طن فسيخ ونينجا وسردين فاسدة بالمحافظات الإسكندرية لا كورنيش ولا شواطئ ولا حديقة حيوان ولا منتزهات. الصحة تحذر أصحاب الأمراض المزمنة والحماء والحوامل من تناول الفسيخ أو الرنجان. طلاب الفرق النهائية بجامعة الأزهر يطالبون بإجراء البحث أصواتاً بسنوات النقلة. التموين موسم القمح مبشر ونتوقع توليد 3.6 مليون طن ومن الأخبار العربية وكورونا الأردن تعلن تسجيل أربعة إصابات جديدة بفيروس كورونا العراء 26 الكويت تحويل 1187 مواطنا للحجر المنزلي بعد أول 11 رحلة إجلاء المغرب تعلن 259 إصابة و وفيات تونس تعلن 42 إصابة وعدد الوفيات يرتفع ل37 مسؤول سوداني اتجاه لتقليل ساعات السماح بالتسوق في العاصمة الخرطوم ومن الأخبار العالمية أيضا وكورونا بلدية باريس ظهور آثار لكورونا في الأنهار والمستنقعات ولا تأثير على مياه الشرب الاعتداء على سائق سيارة نقل الموتى أثناء تشيع جثمان رئيس حزب تركي رئيس البرلمان النمساوي العمل بقوانين كورونا مؤقت مظاهرات في مدينة اوستن الأمريكية رفضا لدعوات البقاء بالمنزل حاكم نيويورك وباء كورونا بدأ بالتراجع في الولاية رئيس وزراء كندا بيانات تفشي كورونا غير صحيح في الأراضي الكندية ورئيس وزراء إيطاليا يطالب بتضامن أوروبي دعما لسندات كورونا وفي تركيا إلغاء جميع حجزات الفنادق في الموسم السياحي المقبل 59% من الأسبان يؤيدون العزل التام لاحتواء فيروس كورونا رئيس وزراء فرنسا وضع فيروس كورونا يتحسن لكن الأزمة لم تنتهي بعد وباريس توزع الكمامات بالمجان أخبارنا الرياضية في ظل كورونا تقول أندية أوروبا تفكر خارج الصندوق في عصر كورونا متفرج السيارة أحدث ابتكارات عودة الجماهير في الدنمارك. ايضا مقترح ببس أصوات الجماهير بمكبرات صوت في الملاعب بعد العودة. مجسمات كرتون وتذاكر اشباح في منشأة في ألمانيا. أيضا من الاخبار العالمية مورينو يكسر الحجر المنزلي لساني مرة ويسير في شوارع لندن الراجل زهي ميسي يشارك ديبالا في بطولة الالكترونية لمساعدة الارجنتين في أزمة كورونا كوليبالي يرفض باريس سان جيرمان ويفضل البقاء في الدور الإنجليزي اللاعب في الدولة الإنجليزي ورياضة المصرية تقول خوف ورغبة وخبرة ثلاث أسباب تدفع الأهل للتمسك بضم أحمد حجازي ويناقش إعارة ناصر وكهربا لسموحة في صفق ضم حسام حسن وفاة أقدم عامل في نادي الزمالك دبشة ويعجينة وكيشو وبحليمة أغرب أسماء لاعب منتخب مصر في المصارع مستمعينا الكرام غدا جولة جديدة شكرا لكم انا ازدمه خذ العاطف الدل في حدن والشمس طلعت ع الوقود حتى الغصول رأسك في حضن النسن والشمس هي بشعرها وسأل قلوب حبه فرح جديد صباح الخير اتعودنا نقدم لك كل الجديد يا اتعودنا نكون مختلفين في واخترنا نكون متميزين صباحك معانا هيكون مختلف في فترتنا الصباحيه في صباح الخير يا اسكندريه افرح <تصفيق> وخلي اسمعنا كل يوم من 8 إلى 9 الصبح على نايتات بكوس اليكس وعلى تردد 101.1 واحد ام هواه البحري يرد الروح هوا, هو هوا. هو هو هو هوا. هوا. هو تقدم خطوة بخطوة بنمشيها، فوق الصعاب بنعديها، والأمية بنمحيها، علشان بلدنا بنبنيها. خطوة بخطوة. كل لي خطوة نحلم بخطوة تانية، بنقرب لي بكرة دايما في كل سارية. خطوة بخطوة مع الفرتي فاروق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 الأصدقاء مستمعي إذاعة الإسكندرية حول جهود الدولة في مجال مدارس التعليم المجتمعية وفي مجال تعليم المرأة والفتيات والعمل على محو أميتها وتخصيص برامج خاصة للعمل على محو أمية المرأة عن هذه الجهود يتحدث السيد عشور عمري رئيس هيئة تعليم الكبار بجمهورية مصر العربية إحنا بحكم قانون إنشاء الهيئة، إحنا الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بنتعامل فقط مع الكبار اللي وصل سنه إلى 16 سنة فأكثر 15 سنة فأكثر، الشخص اللي بالفعل يعني مرحلة التعليم الأساسي من 6 سنوات إلى أربعتاشر سنة، فيها لا استهدف على الإطلاق لأنه من المفترض إن هم موجودين داخل سلم التعليم النظامي، ووزارة البيئة والتعليم بتستهدف هذه الشريحة، ومن فاتها فاتته فصل التعليم في هذه الشريحة من 6 إلى أربعتاشر سنة، وزارة البيئة والتعليم تقدم ليه فرصه تعليمية بديلة اسمها التعليم المجتمعي تعليم موازي التعليم المجتمعي اسمها مدارس الفصل الواحد ومدارس صديقة للفتيات ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة أي حد بيصل سنه إلى 15 سنة فأنا بستهدفه بفتح له فصول بالفعل إحنا عندنا فجوة نوعية في تعليم الذكور والإناث فغالبية الأميين لدينا من الإناث حوالي يعني ما يقرب من 30 الأميين من الإناث ولذلك بنلاقي أن غالبية الإقبال على فصول محو الأمية هم بالفعل من الإناث بالفعل يعني السنوات اللي فاتت الماضية كان هناك بعض العادات والتقاليد التي كانت متفشية في المجتمع المصري اللي كانت بتحول دون الحق البنت بالتعليم البنت تتجوز البنت توقف في البيت الولد هو اللي يتعلم كانت ثقافة موجودة في الشارع المصري زمان أنا بتكلم على وقت يعني من عشر أو عشرين يعني من من من من عشر من عشرات السنوات فده أدى بنا الحال إلى وجود نسبة كبيرة من الأميين بدأت الدولة بالفعل تعالج هذه القضية الآن بدأنا نكثف جهودنا من خلال تعليم البنات لأن البنات معظم الأميين من الإناث دلوقتي تلاتين الأميين تقريبا من الإناث إحنا بدأنا نكثف بالفعل بتعليمات من الدولة وتمكين المرأة فاحنا بدأنا نحن نشارك بالفعل وبقوة في تعليم الإناث ونقدم لهم برامج بهم هذه البرامج الخاصة بالالإناث يعني في منهج عندي اسمه منهج الصحي، المنهج السكاني، منهج خاص بتمكين المرأة، المرأة والحياة بنوجه، بنشوف احتياجات المرأة ايه وبالفعل بدأنا آآ آآ يعني نبتكر منهج خاص بها يشجعها إن هي تتعلم، يشجعها إن هي تطحّق بالفصل وتستمر فيه دون أن تتصلب من التعليم، فبالفعل احنا بنعالج الفجوة وبقوة، وده بدعم كبير جدا من دولة اللي بتساعدنا بالفعل نحنا نقدم برامج حقيقية تساعد المرأة مش بس الإذاعة والكتابة احنا كمان بنسعادة زي تربي اولادها زي تحفظ عليهم زي تحفظ عليهم من الامراض والاوبئة وهكذا من خلال المناهج اللي احنا بالفعل بنعدها سواء المنهج السكاني او المنهج الصحي او منهج تمكين المرأة خطوة بخطوة كل حلم كبير بتبقى بداية وفكر ناسين اللي فتوى دايما نبصي اللي بكر. وما فيش حاجة مستحيلة تقدرها عزيز المستمع الله بالصبح فتح الرجل إذاعة <تصفيق> اضحك إذا ليه؟ <المزعجة>؟ اضحك وفرفش <تصفيق> انسى الدنيا والله العظيم يا دبع حاجات غريبة وانت ايه انت عملت ايه انت معا نقضي خمس دقائق في. انسى الدنيا الله العظيم يا رجال عادم فهيم الله يا رجال والله ننس الدنيا ورايا حبلك انسى الدنيا ورايا حبلك. ويوعد فكر في اللي جرالك ويوعد فكر في اللي جرالك انسى الدنيا انسى الدنيا انسى الدنيا انسى الدنيا مع تحيات دعاء حسنين سيداتي انساتي ساداتي في حاجة بتمتاز بيها شوارع بلدنا وهي البياعين المتجولين وطبعا كلنا بنسمع أصواتهم وتعودنا عليهم والمهم ان اللي بيشتغل بيع متجول بيفضل كده على طول خلص البرقوق يبيع شمام خلص الشمام يبيع تفاح خلص التفاح يبيع ترش اي حاجة يبيعها انا اعرف واحد كان بيبيع صميت ما خلص موسم الصميت عم راح اشتغل تمرجي عند واحد دكتور دكتور ده مرة جاله واحد عيان فبعت صاحبنا داي يقيس حرارته فراح وجيه قال له ايه لسه <تصفيق> سخر واحد تاني كان جزمجي واشتغل حلاق تصوروا بقى لما جزمجي يشتغل حلاق يدخل الزبون من دول بقى قبل ما يحلق له ينفط دماغه ياخد مقاسه دي دراسه 43 وديراسه 45 ودراسه عجالي جاله مرة زبون حلق له حلقه تعب منها قوي قال له ايه ده دماغي بتوجعني قوي قال له ما تخافش بكره لما تمشي فيها هتستريح قوي بس بقلبس عليها شراب الراجل ما كدبش خرج خبر مشي ورجع بعد جمعه يصوت إيه الحكاية قال له الشراب طلع ديها علي عمل لي كله فراس ما <تصفيق> <تصفيق> تعرفش تحلق لي حلقة أحسن من كده قال له مال عندنا حلقات أنواع في حلقة شمواه وحلقة بكعب عالي وحلقة أمريكاني لميع ومن حظك النهاردة عندنا حلقة مخصوصة حلقة إيه دي قال له دي حلقة ساعة القلبة بتبقى الصاعة عشرة قادي وقتها وجب هنفتح الراديو نسمع عجب أول حاجة فيها النهاردة البياعين بأنواحهم هنخش المحل دلوقتي اللي هنسمع فيه البياعين دول صاحب المحل ده البيعين عاكف واللي حينادي على البضاعه صلاة عبد الحميد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا حفيز يا رب من بيعين اول امبارح روحت سهره عند واحد غني حرب والمفروض ان الحفلة تنتهي الساعة واحدة او اتنين بكتير صاحبنا حكم رايه وقال لازم تشتغلوا للصبح وادفعلكو اوفر تايم بقينا امام امر واقع لاننا اذا رفضنا نشتغل مش هناخد بقيه المقاولة وفعلا قعدنا نشتغل لحد ما طلع النهار وإحنا في حالة يكفيك الشر بتوع التخت بقى يشتغلوا وهم نايمين بياتي المغنية بدل ما تقول يا ليل يا عين بقى تقول يا ليل يا نوم المعزيم اللي بيتفرج بعد النمره ما تخلص ما كانوش بيسقفوا كانوا بيتوبوا نهايته روحت البيت الساعة ستة صباحا وانا تعبان اوي اوي وما صدقت اقلع هدومي واتمدد على السرير لك اللي بينادي صراب حليب قلبك يطيب وصلي على القبيب يا صباح اللي بلا قلت يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم وحاولت أغمض عينيا سمعت اللي بيقول يا حلوه قوي بالجنة والزيت الطيب ابتع زيد اسماعيل اللي مبابح لا تفكر كركر اوعى تفكر اوعى تفكر انسى الدنيا انت مش كنت معانا هنا ولا راتب انت ولا انسى الدنيا مع تحيات دعاء حسني يا حلوه زي السكر اتحكى كركر كركر كركر كرك اتحكى كركر صباح الخير يا كل المستمعين وابتدي يوم جديد شمس تنور كل طريق السواقين والبياعين والصيادين يسعوا ويقع يدوروا القران طلبه ودكاتره ومهندسين وستات البيوت اللي لسه صاحيين الورد فتح للسما وسيبعى الخالي المعين كل يوم معاكم من اسكندريه 101.1 FM وفي واحد مفيش نهاية الصبح دايماً هواها يرد الروح يوم I hate الاسكندرية صباح الصباح يلا بينا ويلا يلا ما تصبح صباح صباح صباح صباح يلا بينا الشمس هلا <تصفيق> في الصباح متجمعين يا صباح الخير اللي معانا يدي معانا والله اسكندريه ست صباح الخير يا اسكندريه صباح الخير صباح الخير صباح الخير يا اسكندريه صباح الخير يا هاني صباح العاشق الهاني صباح الخير يا هاني صباح العاشق الهاني إذا ما عيوني الاولى اه على الورود بسمة في عيون الحب تبعت مع الأنسام عبير يناجي القلب وفيها همس الشوق مليان مودة وحب نجوى وغزل وهيام ورسالة للعاشق ويهدي سر الهوى لكل قلب يحب اه على الورود سميره العشاء بالحسن تضحك لهم وتبعت الأشواء رسالة فيها الغزل والطم من المشتاء وعبرها بيصبروا على لهيب الشوق ويزيد في قلبه الأمل بقدره الخلاء آه على الورود وسحرها الفتان لكل نوع منها معنى وجمال ألوان فيها الدلال والغزل والحيرة والأشجان ووعد للي انشغل من بعد من بعد محبوبه وفيها صبر وامل للعاشق والهان يا ابو الوفا والامل يا ورد بنصبح محلى جمال بسمتك ساعة ما بتفتح رقيق وناعم قوي لكن يا ورد الشوك لو حد جه ناحيتك يغضب وبيجرح اه على الورد بسمه في عيون الحب تبعت مع الأنسام عبير يناجي القلب وفيها همس الشوق مليان موده وحب نجوى وغزال وهيام ورسالة للعاشق ويهدي سر الهوى لكل قلب يحب يا <تصفيق> كل الحب نبدأ معكم هذا الصباح بمبي بمبي بمبي بمبي بمبي <مسم character> <م Lake> <مسفر> اه على الربيع فيون عيون ولاد بلدي فيه الجمال والامل ونسيمه بيعدي يفرش عبير ونغم عالدنيا ويهدي وفي جمال الفرح والحب والالهام وفي ربيع الامل على الدوام وردي بنبيه. بنبيه. وانا جنبك وانت جنبي وانا جنبك يا حبيبي يا حبيبي وانت جنبي الحياة بقلنها بمبي بمبي بمبي بمبي بمبي, بمبي اه على الربيع لما بيبتسم يطرح ربيع وامل عالدنيا وينسم يبقى الجمال والهنا والحسن متقسم والفل والياسمين على الغصن يتمايل ويبقى من طلعته الفجر متبسم بكل الحب معكم اصدقائي المستمعين جمال الفرماوي الفايق شريف فاروق على الصغر معكم على هوائه وعلى التلفون معكم احمد وهبه <تصفيق> أصدقائي وصديقاتي صباح الخير صباح الورد على كل مستمعينا الأعزاء وفترتنا أصدقائي وصديقاتي النهاردة بتقول يفضل الجميع الأجواء الربيعية والزهور بشتى أنواعها وألوانها المختلفة والمتنوع على الرغم من عدم معرفتهم بكافة أنواعها ومعانيها التي قد تحمل الكثير من الأسرار بداخلها فما هي أبرز زهور الربيع المعروفة وما هي معانيها؟ أيضاً النهاردة الغدائي أهلاً بكل الأصدقاء المستمعين للإشتراك معنا في فترتنا صباح الخير يا سكندريا الدنيا ربيع والجو بديع أفلني على كل الموضع أفل أفل أفل أفل أفلاش كان وما فيناش مان <مترجم> كاني ماني يا صباح الربيع مع مدخلات هذا الصباح يا كراميل معانا وعايز يقول لنا ايه الو السلام عليكم عليكم السلام الله وبركاته صباح ربيع السلام مستعدة على قلب حضرتك وعلى كل اللي مع حضرتك في الستوديو النهاردة يا قطب أحمد أهلا بيك يا هندي يا أحمد عشور أهلا بحضرتك صباحك ربيع من النور شاء الله الله يكرمك هندي ويكرم حضرتك وكل سماح حضرتك دايما معينا في كل الأيام الجميلة يا رب نساء الله ربنا يكرمك <تصفيق> يمكن النهاردة حضرتك بتكلمنا عن الورود وعن الازهار وعن معانيها وألوانها وإزاي هي يعني سبحان الله لغة يمكن مش كتير بيدركها <تصفيق> يعني إحنا لو جبنا الورد الأبيض حنلاقيه إن هو رمز للصفاء والرقة والنقاء والبراءة <تصفيق> الوردة الأصفر بيستخدم في التعبير عن المشاركة الوجدانية سواء بقى في الاحزان أو في العاطفة الجيّسة جدا اللي هي بتمتاز بالمشاركة دائمة والتواصل وتبادل المشاعر النبيلة والغاليه الأزرق الورود الزرقاء برضو لها معاني جميلة جدا زي بالضبط لون البحر <تصفيق> يعني زي ما البحر بيعمق بيحمل جواه بداخله العمق فالوردة الزرقاء بتحمل كتير من العمق والرقه والغضوبة في التعبير عن المشاعر المختلفه <تصفيق> طبعا الورد الأحمر دلاله على الحب الشديد والحب الملتهب والشديد جدا والتواصل المشاعري بين البعض فطبعا لغة الظهور دي يعني سبحان الله سبحان من علم العالم وعلم الورود ان تكون هي الوسيلة وزيلة التقاطب والتواصل بين الناس جميعا صباحك فل بس هتتغدي ايه النهار ده يا جميل لا ماليش مع الحوادق خالص أنا. الله الله تسقيفة بعد تسقيفة لا تسقيفة تسقيفة <تصفيق> طب مفيش حتى الجبنة عديمة كده اول مع شوية خاصة كده انا ممكن لا ده ممكن ده ممكن لكن الحاجات بقى السفيق والكلام ده انا للأسف ما مش عاق بقول ولا الحمد لله يعني م. انا ماليش توصل مع الحاجات دي خالص مفيش تونة طيب مفيش لينجر اي حاجة يعني ممكن. بس مم لحد دلوقتي ما احططيش. انشوغة. <تصفيق> ما أطفئ. فيش إن طيب مفيش ما فيش لا مش بحب لا. <تصفيق> <للأسف> <تصفيق> طيب. انا بشكر لكم صباحك ان شاء الله. صباحك من شكرا, شكرا لك, شكرا لك بس يا بس صباح الفل. شكرا على فل الله عليك يا سمعين الكرام الأضالية تعرف هذه الزهرة باختلاف ألوانها وأشكالها حيث يرمز اللون الأصفر منها إلى الحب بينما يمكن اختيار ألوان أخرى ومتعددة للتعبير عن التفكير بالشخص باستمرار وقد استخدمت تاريخيا في صناعة الأنسولين لمرض السكر بشكل مبكر الأضالية زهرة من ظهور الربيع ودلوقتي معايا مدحلة ونقول ألو ألو؟ ألو؟ أيوة أيوة صباح الخير يا استاذ أحمد صباح الفل إحنا لسه نايمين ولا ايه لا صحيح مع حضرتك بس مش عارفه ليه حضرتك مستمعني أهلا زيك دعاء إزاي حضرتك عملي عملي بره. الله يخليك الحمد لله كل سنه حضرتك تعيي أتي والسعادة يا رب الله يكرمك يا استاذ احمد الله يخليكي طبعا صباحك كله ورود وكله عطور وكله روائح جميلة بعيدا عن الروائح غير محبوبة لهذا اليوم يعني <تصفيق> عرفنا هتتغدي <بكتغجي> ايه <تصفيق> لا, لا, لا لا لا لا على فكرة غلط خالص انا مش بتكلم حاجات من دي خالص <تصفيق> ايوه اي مش هدردش حاجات من دي خالص لا ماليش دخل في المواضيع دي خالص <تصفيق> الحمد لله الحمد لله طيب ماشي <تصفيق> اه اه انا طبعا اه بالنسبة للورود الصفراء يا عزيز احمد. اه الورود الصفراء دي على فكرة انا اكتشفتها لها معلومات حلوة جدا هي من اه عن بتعبر اولا عن البحجة وعن السعيدة. على القلب بتشجع الاسماعيلي كمان. بتشجع الاسماعيلي كمان زي حالاتي. اه ومتعبر كمان عن الاحترام بين الناس يعني واللي على فكرة انا برضو عرفت معلومة عنها انه هي لها علاقة وثيقة قوي بالصداقه ويعني حب الاصدقاء لبعض يعني مم. لما صديق ياتي الصديق ووردة صفراء مم. او يعني مجموعة من الورود الصفراء ده دليل عن الحب والتقدير والثقة بينهم ام بس هي ان هي ما كانتش يعني زمان ما كانتش منتشره إلا في نطاق الشرق الاوسط فقط يمكن نطاق اوروبا او كده ما إلا الا في القرن الثامن 18 م. لان في اوروبا كانوا بيستخدموا اكثر الورود الورود الحمراء وخصوصا في في دوله انجلترا م. تعرفي إيه إيه إيه إيه إيه اللون الاصفر يا دعاء اللون الأصفر دا يعني من افضل الألوان سبحان الله علماء النفس لما تكلمه عن اللون الأصفر دا لون بيدت عال들이 طمقنينة وسكينة. يقول لك دا لون كده غيره و بتاعليك من عكس لكن علماء النفس لامت عن فت ان قالوا ان اللون الأصفر دا حاجة لون ال ال ال ال الطمقنينة او النفسي اه انا عرفتك انا برضو زمان كنت كنت متخيله كده كنت متخيله ان اللون الاصفر ده او الوردة الصفرة دي معناها الغيرة فالتضح لا ان هي لا مش معناها الغيرة بالعكس هي معناها الطماغنينة والصفة بين الناس والمحبة والتقصير اه كمان في في, في كمان ده. لسا لسا لسا احنا في اللون الاصفر خليك عديك معلومة حلوة دلوقتي خلينا في اللون الاصفر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه. قالوا له ايه اللون اللي انت تحبه. راح قال اللون الذي اختاره ربي. فقعدوا يدوروا كده. هو ربنا اختار لون. قعدوا يدوروا في القرآن لما جون بقى قالت اللون طب اقروا سورة البقرة. عرف ان الاختيار ربنا لبني اسرائيل اللون الاصفر ده من كثر ثورتهم ومن كثر اسئلتهم الكتيره لعل وعسى ان لون البقره تكون يعني مهدئه بالنسبه لهم لما سالوا عبد الله بن عمر قال اللون ده هو اللون اللي اختاره ربي لبني اسرائيل يبقى هو دول افضل لون عندي وانا هو ده اللون اللي انا بحبه فعلا سبحان الله سبحان الله طبعا طبعا يعني اختيار ربنا لينا يعني اختيار يعني اختيار عظيم وحاجه وحاجه فعلا ليها معنى وليها معنى جميل جدا يعني و وفعلا يعني سبحان الله الورود دي مش مش مجرد بس ان هي بتدي شكل او بتدي جمال للمكان او بالعكس يعني هي بتعبر عن معنى وعن يعني معنى كبيره جدا جدا جدا يعني مثلا زي مثلا بعض وصفور الجنة نعم يا زهرة وصفور الجنة بتعبر عن السعادة والزحجة شقائط النعمان مش عارسة ليه بيقولوا ان هي بتعبر عن خيبة الامل او يعني البحث عن عمل جديد أو يعني يعني سبحان الله معنين متناقضين مش عارسة يعني. طيب ف... الغدا ايه بقى النهار الغدا الغداء ايه النهار ده ده والله يا استاذ احمد هو لسه على مش مقررة حاجة معينة بس هو يعني يعني هو السنه تحديدا تحديدا مش هيبقى في فسيخ ولا رنجا ولا حاجات من دي يعني تحديدا يعني السنه دي الظروف اللي احنا فيها وانا كمان انا من طبيعتي من من وانا صغيره انا مش مياله للحوادق خالص يعني ولا تونه كده ولا تونه محرشه بشوت فلفل كده والله يا يمكن دي حاجة الوحيدة يا استاذه اللي أنا يعني اللي انا ممكن ايه استطيحها وخصوصا ان انا يعني ايه بتوصل بيها يعني تحط لها طماطم وبصل وفلفل وشوية توابل كده يعني بخليها حاجة حاجة حلوة يعني. طيب ما انا بشكرك وصباح جميل في ادعاء. <تصفيق> اشكر حضرتك. الله. ربنا ربنا, أبو ربنا يخليك وربنا يخليك. شكرا مع كل بالعربي اللي ما العربي. انا ولا شهر. يا مالك قلبي لتحل الأيام مش همتك تتكلم أهمت مش محتاجة كلام فحظ شقائق النعمان بشعبية واسعه بين الكثير من الناس لارتباط معناها بالتحسب والتوقع بقدوم الربيع وانتظاره بفارغ الصبر. كما يعتقد بأن ظاهرة شقائق النعمان كانت تستخدم منذ القدم في درء الأمراض والحماية ضد الشر. بالإضافة إلى وجود تكهنات كثيرة حول هذه الظهرة وفقا للأساطير اليونانية فإن ظهور هذه الظهرة مرتبط ببكاء أفروديت وحزنها ونحبها على وفاة أودنيس مازلنا معكم أصدقائي المستمعين والفترة المفتوحة صباح الخير يا اسكندريه ودلوقتي معايا مدخلة ونقول الو الو طيب معنا انا الخط التاني مكالمة الو الو صباح الفل يا صباح الفل يا شيماء صباح الورد والفل والياسمين والنرجس والريحان والأقحوان وكل زهور الربيع الجميلة اهلا بيك يا شيماء اهلا بحضرتك انا سعيدة جدا ان انا مع حضرتك النهارده الله يخليكي و وحضرتك اديتني إيه إيه فرصة كده وقتحت لي ان انا ادخل كده وابحث في انواع الزهور م. لقيت سبحان الله وتعالى بجد ده لغة الزهور دي فعلا مش اي حاجة بجد يعني سبحان الله الورود دي بتعني الكثير والكثير من المعاني الجميلة هناك ظهرت الاقوان وهذه الظاهرة بتعني الاخلاص والولاء م. وأيضا هناك ظهرة الأوركيد وتعني الحسناء ويرمز بهذه الظهرة إلى المرأة الأكثر جمالا وسحرا م. وهناك أيضا النرجس وتعني الجمال والكبرياء وهذه الظهرة تعتبر من أكثر الظهور الشعبية نظرا لأنها جميلة وحتى بيوصف الشخص اللي هو معجب بنفسه إن هو شخص نرجسي وهناك ايضا ظهرت التوليب ده كتير ده دكتير ده كتير ده كتير, كتير, كتير دول نعم النارجسين دول كتير قوي ده كتير قوي في, في الزمان ده علمينه على الشمال وفوقك وتحتك في الاوتوبيس في المكروباس في العطر في كل حتة وعرفت ان في منه برضه نوع اسمه النرجس البري وهذا النوع يرمز إلى الشهامة والنخوة التي لم تعد موجودة في هذا الزمان يعني <تصفيق> وهناك أيضا ظهرت التوليب وهذه الظهرة بترمز إلى الأناقة والجمال وترمز أيضا إلى الحب والحنان وهناك ايضا ظهرت عصفور الجنة. عصفور الجنة هذه الزهرة بترمز الى الفرح والابتهاج. يا رب يجعل ايامك كلها فرحة وسعادة وخير وامل وبهجة وكل كل حاجة حلوة يا رب العالمين. وهناك النهار. ايضا. العدع النهاردة بقى كفاء كده عليكي. النهاردة الغداء ايه? تتعبي عليكي كده انا اصلا تعبانه اصلا والله <تصفيق> <تصفيق> هم هيتغدوا الغدا ايه النهارده إن بس قوليلي النهارده غدا هم هي هم هيتغدوا سمك انما انا هاكل مسلوق النهاردة نظر للظروف الصحية يعني بقالي ثلاثة ايام الحمد لله يعني في صحية الحمد لله يعني ادعيلي بس مش على فكره السمك الشوي حلو ما هو خفيف وشوة وشوة ما خفيف وشويه رز وشويه سلطه برده ده ملوش علاقة بالتعب طب لو لو زاد البرد عندي ولا لا لا لا لو زاد هجيبلك انا العلاج على حسابي <تصفيق> <تصفيق> لا والله السمك الشوى لما كنت تعبانه بحب اكل سمك شوى وش شو هترز خفيف كده وش هتسلطه زي الفل ربنا يا رب يجعل ايامك كلها فرح وسعادة وهنا. ويا رب يجعلك انت وكل من تحب ممن طالت اعمارهم وحصلت اعمالهم صحة يرافقها ايمان وطول عمر زينهم حسن العمل. ربنا يا كرامك يا رب. شكرا لك. يا شكرا شكرا الغالي لك. شكرا لك. شكرا لك. مع السلام. اه من القرن في <تصفيق> الجنة. سارحت تجري. سحر ويسحر ويقتل. قام الاوروبي ترمز هذه الظهور الى البراءه والجمال والنقاء زهره الجلبيره كما تأتي بمجموعة متنوعة من الألوان فكل لون منها يخلق مشاعر مختلفة عند الأشخاص كالأصفر الذي يشير إلى المرح والأحمر الذي يعكس الطاقة والعاطفة بينما يعطي اللون الوردي شعورا بالهدوء وأما الأبيض يستخدم لتهديئة العقل وأخيراً البرتقالي يدل على الصحة والحياة معي مكلمة نقول مين معنا؟ صباح السعيد أستاذ أحمد صباح الفل مدى منادي مدى منادي بحضرتك يومك يوم سعيد باذن الله حضرتك كلمت عن شقائق النعمان نعم no. وخليتنا نفتح الكتاب الصبح mm. شقائق النعمان يقال انها خد العذراء امم mm. مع الشمس لما لما الشمس mm. يتفتح اثناء النهار وبتنضم الورق بتاعتها بالليل mm. بينقي ظلمة الليل mm. ومبيتحط مع قشره الجوز بيسود الشعر. وبداخل اللبن م. واذا تحط مع مية الورد م. وترش على صوب ابينا فبيتحول للون الاحمر م. عندنا كمان قرنفل م. القرنفل ده اه ثمراء طيبة النكهة بتحد البصر م. برحتها بتقوي ال القلب م. عندنا الزعفرون م. عندنا ويقال انه هو بيشبه البصل ولو انت دقيته ما إذا دقيت وبعصير بيبي لونه بيبقى بيبي أبيض، والبسر بتاعته بينوم ويجلو البسر وبيدور البول. عندنا كمان الياسمين بينفع في صار النسا. عندنا في شجرة جميلة جدا منتشرة في سموحة اسمها مسك الليل. حقيقي لو مشيت جنب أي مكان في سموحة وشفت الشجرة هين. بتشم الريحه بتاعتها طب قولي لي دي. قولي لي فين بالظبط من الناديه بالظبط ما تقوليش اسم مكان فيه اعلان الله يكرمك <تصفيق> طيب وبكده <تصفيق> بالقرب يعني ا في خلف مدرية الامن خلف مدرية الامن اه انا فعلا في الشتاء انا برده كنت في مكان عند قرايبي في المكان ده أه عند اقول لك بالظبط بتاعت الاعلام مركز الاعلام نيل الاعلام آه. اه انا قرايبي في العمارة هناك اه, آه برضو تشمي كده ريحة كده بعد جميلة. المغرب فعلا جميلة اوي اوي اوي انا كل ما روحها اطعمانها الجزء يعني باسمح لي جزء يعني ممكن لها بتنمو على طول وجبها تطول اللي اللي الراحيتها حلوة جدا م. النهار ما فيش حاجة خالص خلاص الشريك بروحا لو انت بعد شجرة الفترة نروحا بشجرك شجرة كبيرة يعني اه اه النمى الماليش برض في الحوادث م. إن شاء الله حعمل زي شايماء وحاكل م. سمك سمك مشو جميل إن شاء الله اه بالهانة والشفة شكر لك مدام نادي شكرا على الله يكرمك زهرة القرنفل يشير القرنفل الأبيض إلى الحب النقي بينما يرمز الأحمر منه على الإعجاب أما اللون الوردي فيرمز إلى المحبة اللانهائية للأم حيث يتم ارتداء القرنفل في اعياد الأم والمعلم وبعض أعياد القدسين ومازلنا معكم وفترتنا المفتوحة ومعي مكلمة ونقول ألو ألو أيوة صباح الفل على حضرتك يا سيد احمد. صباح الجمال. كل سنة وحضرتك طيب واسرتك واسرة العمل كله كل المستمعين. أه... محمدا. ايوة. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا سيد احمد. فضلست بكل. انا مبسوط انك تكلمت عن الاصفر. والمستمعين كلهم المحترمين كلهم قالوا كلام جميل. انا مش عارفة انا بحبه وانا مش عارفة ايه. م. يعني بحبه ليه. ما هقولون سبحان الله الانسان يعني بتألفه. آه سبحان الله يعني حتى لما جيت مرة جبت هدية للبنت عندنا جايبه طرحة هو الاصفر اللي انا اللي خد عيني ورحت جايباه بينور الف... الاصفر انا بحبه جدا يعني فيفا الاسماعيلي <تصفيق> <تصفيق> كان في كان في اغنيه في اذاعه القناه يعني قبل ما تت... يعني احنا غنيناها قبل الاذاعه ما تتفتح بيقولك لك اصفر واسمر وسماوي لودو فالنا البرازيلي 32 مليون غاوي بيقولوا عليك يا اسماعلاوي ايوه يعني اسمع اللاوة مش برازيلي وبس اه طبعا لا لا طبعا آه. ايوه ايوه لا واحنا معنا الدرويش ابن بلادنا برضو اه ان شاء الله يعيش <تصفيق> ان شاء الله كله يعيش ان شاء الله يا استاذ احمد الغد ايه النهار الـ الـ ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه انا شامي برعت فسيخ لا والله أبدا والله م... أبدا ما يخش بيتي والله <تصفيق> ليه يعني <تصفيق> <تصفيق> لا لا لا لا لا, لا يا استاذ أحمد لا, لأ انا من يعني من اسمه بس يعني بحس بيه طب انت ما عملتوش في البيت مثلا ولا مرة في حياتك لا اكلته اكلتيه لكن ما عملتوش لا ما عملتهوش ما, ما عملتهوش انا كانت حماتي الله يرحمها بتملحه كمان آه آه لكن أنا ما عملتوش خلاص بقى الفحه ما عدتش تسمع طب انت ما حبيتوش ليه منذ الريحة بتاعته <مـ سؤال> يعني ريحته يعني انا لما كلته مرة كده من كم سنة مع اخواتي كانوا في شم نسيم برضو واتحيلوا عليا ولما عدت كلت لقمة في التانية كلت رغفين تلاتة عارف ساعتها اما لوحت بيعيش في الاكل ببقى ما بيحلتش في الريحة انا عارف الموضوع ده انا آه آه عارف الموضوع <تصفيق> عارف <تصفيق> انا <تصفيق> <متحدث> فلا في فسيخ لا انا النهاردة ان شاء الله عاملة حاجة مختلفة خالص. <متحدث> بس هخش بيها في سباق الاطباق الشهية النهاردة مع السباق زيبة. فهي هي تونة بي. فالتفاصيل بقى هقولها في السباق شاء الله. طيب ماشي. عاجة جميلة جدا. صباحة كله انا بشكرك يا استاذ احمد بب. على كل فتراتك ووقاتك الجميلة معاني. شكرا اسلام. لحضرتك. مع السلام. ومعانة مدخلة ونقول ألوون يا صراح الفل والورد والياثنين والبنافسي والدنيا الحلوة ترى انا عايز اسمع اغنية بقى يا سلام بعد الاغاني الجميلة لا لا لا لا انت هتغنيننا حاجة حلو عايزين نسمع صوتك كده بحاجة حلو يعني. يلا يلا اغنيني بقى عايز اسمع حاجة حلو عايز تسمع اي قصر لا الماكروفون معاكي والإزاع معاكي ويقولي اللي انت عايز تقوليني طوال الورد جميل جميل جوار الورد, الورد جميل جميل جوار الورد, الورد, الورد جميل كله هورا Allah Jalil, we did not show. Na na na na na, na na na na na. Is a hada, Habib Lahabib. Is a hada, Lord هو شو له ري بوكسهيكي فيكي اتات غدا النهارده حاجة مبروك النهارده ادري كان معلش اسمحي اتكلم عن الورد اتكلم يا جميل اتكلم الورد الاحمر بتاعي اه اهلا وياه يا انت اهلا وياه شكلك طب بدات الاحمر خلاص معروفه اه معروفه على الحب وأنا بحب الاستاذ يعني الله يكرمك يا الله يكرمك انا بحب الورد اللون الاحمر لان بيمثل الحب كله و... والجمال كله و... و... دي على فكرة للعلم بتفرح بتتكلم مم. وكل حاجة انا شفت ظهور والله والله اقتدى حمود يعني لما صاحبها غاب عنها تبلد و... و... وما كانتش خلاص مم. ده يبين على ان الظهور دي حاجة جميلة من صبع طبعاً, طبعا سبحان الله حياة تانية وفي النهاردة بقى لشعور زي الجماعة بقى مكتوب بتاع انا حاكل في بيخ وبطارق بيتي ولا خارجي أه؟ بيتي ولا خارجي خارجي ازاي بيتي بيتي اه ما بيتي اه حاجه مضمونه يعني بيتي. لا بيتي بس الرينجا الحقيقة يعني احنا من جنبها المكان كويس جدا جدا ندعو اسمه ما يبقاش عليا انما الرينجا بنت مكان كويس فجايبين بطارخ منه اه يما بقى معمود في بيتك ايوه بالهنا والشفا وربنا يعدي ليهم على خير ان شاء الله بشكرك حاجه مبروك صباح الجميل ان شاء الله like صباح الجميل وربنا الله يكرمك الشريف يا رب بني الخبيب. طب انا اكرم مع الله. <تصفيق> <تصفيق> الزنبق يرمز إلى الكمال في الحب كما تشير ألوانه إلى معاني مختلفة كما في ظهرة الجربيرة فاللون الأحمر يدل على الرومانسية أما الأصفر فيشير إلى الدفء والصدق فلاش <تصفيق> أصدقائي صديقاتي صباح الخير النهاردة بنكمل معاكم فلاش لشهر ابريل وكلامنا النهاردة حيكون عن العناية بكبار السن فالمسن أو كبير السن أو الكهل مصطلحات تعني في اللغة العربية هو الرجل الكبير حيث يقال أسن الرجل أي كبر وكبرت سنه وكبار السن أو المسنين جمع لكلمة المسن علما بأن هذه الكلمة ترتبط عند علماء الاجتماع بسن معينة وهو سن الستين عاما فالرجل المسن هو من تجاوز عمره الستين عام كما أن كبار السن هم الأفراد الذين تجاوزوا العمر الرسمي للإحالة على المعاش أي وصلوا إلى سن التقاعد ويتراوح هذا السن ما بين 65 إلى 70 سنة بالإضافة إلى أن المسن هو من دخل في طور الكبر الذي يمثل حقيقة بيولوجية تميز التطور الختمي في مراحل الحياة الإنسان وبعضهم من يعرف المسن على أنه كل فرد غير قادر على رعاية نفسه وخدمتها بسبب التقدم في السن وليس لوجود إعاقة أو مرض معين ومن الجدير بالذكر أن هناك من يصف الكهولة إلى الكهولة الأولى أو young old بالإنجليزية وتكون ما بين 65 إلى 64 سنة والكهولة المتقدمة أو بالإنجليزية old old وهو من يتعدى سن الخامسة والسبعينة إما السمات النفسية لكبار السن فقد توجد العديد من الفرقات الفردية بين الأفراد من المرحلة العمرية نفسها إلا أن كبار السن يتشابهون فيما بينهم في بعض السمات الرئيسية ومن أهمها الحساسية الزائدة الإعجاب بالماضي واللا من الذات حيث يتجه معظم كبار السن إلى حالة من اللا وتتمثل هذه الحالة بأن يصدر المسن موقف التحكم من كل شيء والسخرية من الناس جميعهم وكل ما يدعو إلى السخرية وحتى من ذاته فيضحك على كل فعل مضحك يصدر من الآخرين أو من ذاته وهو بذلك لا يكون ناقما على ذاته ولا معجبا بها خلصت فلاش دلوقتي لكن لسه معاكم مع فلاشتين تانيين استنونا كنت معاكم جيهان مصطفى فلاش فلاش, فلاش. في كل صباح جديد حبيب اتعودنا نقدم لك كل الجديد يا اتعودنا نكون مختلفين واخترنا نكون متميزين صباحك معانا هيكون مختلف في فترتنا الصباحيه في صباح الخير يا اسكندريه اسمعنا كل يوم من 8 ل 9 الصبح على نايتس هات بكوس أليكس وعلى تردد 101.1 واحد ام هواء البحر يرد الروح الإسكندرية كلامنا لما يكون موصوم في البرد يملى الدنيا دفا في الحر يملى الدنيا تراب ما هو أصل إحنا حرفنا بتجري وهو مستمعنا بتسري بتقولش سحر وأحنا شقاوه شقاوه إسكندراني شال باستانداروني اهلا بكم اصدقائي وشقاوه اسكندراني قالوا أنت سحراني في المرأة الصادقة هي التي تجذب فقط في سنها ووزنها ومرتب الزوج هو في كده يعني الأعزب رجل في عزلة جميلة المتزوج رجل في عزلة أليمة وانا الكائنات الحية ثلاثة الإنسان والحيوان والحموات. لماذا ينسى الرجل؟ الرجل لديه صندوق يسمى صندوق اللاشيء ولديه المقدرة على فتح هذا الصندوق وإخفاء عقله فيه حتى لو ظل موجودا بجسده وتصرفاته فالرجل ممكن أن يفتح التلفزيون ويبقى أمامه ساعات يقلب بين القنوات أو يفعل نفس الشيء أمام الإنترنت وهو في الحقيقة لا يصنع شيئا لذلك يحدث كثيرا أن تقسم الزوجة أنها قالت لزوجها خبرا أو معلومة ويقسم هو أيضا أنه أول مرة يسمع بهذا الموضوع وكلاهما صادق. فكرك يا نسي في حب وشو هناك فرق بين الرجل والمرأة ففي حالات الإجهاد والضغط العصبي يفضل الرجل أن يدخل صندوق لا شيء لينسى ما يؤرقه بينما المرأة تفضل أن تتحدث في الموضوع مع أي أحد ولأطول فترة ممكنة لأنها إذا لم تتحدث عما يسبب لها الضغط والتوتر يمكن لعقلها أن ينفجر ذاكرة المرأة تحتفظ بنسخة من كل ما يمر على شبكتها ويتم استدعاؤها بسهولة لأنها على السطح وليست في صناديق فالرجل غالبا مصمم على الأخذ والمرأة غالبا مصممة على العطاء بحكم طبيعتها لذلك فعندما تطلب المرأة من الرجل شيئا فإنه ينسى لأنه لم يتعود أن يعطي وإنما تعود أن يأخذ بينما اعتادت المرأة على العطاء سيت الستات يا شرقي يا ست الستات انتي شهر في اليابان ترتدي العروس في الزفاف التقليدي كومينو عبيض اللون لكنه محاط بإطار من اللون الأحمر عند الأطراف لأن هذين اللونين معا يرمزان إلى السعادة والبداية الجديدة في أمريكا أثناء الحرب الأهلية وحرب الاستقلال لم تكن العرائس ترتدي اللون الأبيض بل كنا يرتدينا اللون الأخمر والذي يرمز إلى الاستقلال من المحتلين واللون البنفسجي الذي يمثل الشرف والشجاعة ويعتبر تحية لشهداء الحرب ونقول مع صلاح جهين الفيلسوف قاعد يفكر سبو لا تعمله سلطان ولا تسلبوه ما تعرفوش ان الفلسفة يهو اللي يقولوه بيرجعوا يكدبوه؟ عجبي. كان معنا بلمساته الفنية سامح محمد شاءو اسكندراني شاءو اسكندراني اماني او الصوت الحياة كل يوم ليها طعم مختلف <متحدث> <متحدث> روق يومك بابتسامة <متحدث> <متحدث> اسمعنا دايما خليك معنا على النايل سايد بكوس أليكس وعلى تردد 101.1 أفقاً هواها البحري يرد الروح سحر سكندراني وجملها التاني نجي لك بتسامى ونسيبك بتسامى يا عروس البحر اللطيف في قلبي الشوق مين مين اللي ياخدني منك ولا اوه لا ومعانا ونقول الو صباح الورد المعطر بالفل والياسمين مع المبزع دينيا وعلميا وعلبيا ثلاث لقص وعلامة استفهام واحمد احمد واحدة انا بيك حاجة. الله يخلق كل سنة طايم بيقات بعد السير وجعلناها صفراء تصل للناظرين لان عندي من محب اللون الاصفر جدا وبرضو عندي بيقول اللون الاحمر مم. وطبعا البول الاصفر دي قصة البقر دي قصة طبعا طويلة عديدة جميلة طبعاً جدا طبعاً جدا طبعاً يعني طبعاً والله أصدحت ما كان أحد الأصدقاء يعني من العملاء بتوعي مم. كان يجيب لي من بسوء بلوحة بتاعه ولكن أنا فضلت اجيب رنجة مثل السجوم اعطاني واقفة جمده بعد ومين كده راجح حج احمد يومك جميل ان شاء الله ان شاء الله حكفول يا استاذ احمد شكرا ظهرت الليلك يشيع استخدامها بكسرة في المنتجات العطرية نظرا لجمال رائحتها ووفقا للأساطير اليونانية كانت هذه الظهرة عبارة عن حورية تسمى اسيرابان او الليلك بالإضافة الى انها إله الغابات والحقول اختارت أن تحول نفسها إلى زهرة هربا من الوقوع في الحب كما تشير زهرة الزنبق الأرجونية إلى العواطف بينما يرمز اللون الأبيض منها إلى براءة الشباب مازلنا معكم أصدقائي المستمعين وفترتنا صباح الخير يا اسكندرية ومعايا مدخلة ونقول ألو ألو أيوة صباح الخير صباح الفل صد أحمد أيوة خلوانة الإزاحة الإسكندرية الله يخليك يا رب مين معنا؟ الله العظيم استمتعت بالأسبوع اللي فاتت بالمصطفى أحمود سعراوي الشيخ سعراوي كان جميل قوي كان جميل رب جميل, رب جميل قوي ممتع جميل يا بس معك ياما بس ما زباد دخل يعني أهلا بك مين معنا؟ <تصفيق> أهلا بك دلوقتي أنا قلت لنا كل حاجة جميلة عن الورود وكل الألوان وكل حاجة والمصابعين قالوا حاجات جميلة جدا طب ستغدي النهار عز... نعم هتغدى ايه انا هتغدى عاملة فريك فريك وجبت فرختين كده هيعشيهم تغيرين ام وشوتشور الموسط ما ولا وشوف الله احلى عكت اه والله بالنسبة وقع من سنة انا طبعا تبتك ما احفاد ربنا طبعا نص التاني بتاعي في بقول لك يعني كده يعني القاءه اتت له وردة حمرا اه عشان دي موجودة سنة. ربنا يسعدكم اكتر اكتر, أكتر. بشكرك الصباح جميل وكل سنه طيب يا حبيبي انت اخرى له عليكم السلام أهلا كل سنة طيبين. اهلا مستر طيب. اولا خير الامور مم. دين يشفع مال ينفع مم. أخ يسأل ولا يقطع مم. وصحبة صالحة في مم. عرش الرحمن تجمع مم. وسأل مدرس اللغة العربية ماذا يحدث لو كل صديق حطم أظهر الحديقة مم. اجاب التلاميذ لأصبحت الحديقة قبيحة بلا جمال مم. وغاب ظهرها ومات عطرها وأصبحت مأول الحشرات والفئران. انبغا حتى احتفلنا بعيد الربيع مبكرا جبت رنجة ست رنجات مه اغلفة معقمة نظيفة 3 ملح خفيف و 3 بالهنا والشفة الله هيخلي ال الياردة هيبقى الغدا تونة زائد مكارونا متلفلة مم. مكارونا بيدا متلفلة بالهنا والشفة ختاما ظهور ورموز ظهور ورموز زهرة عصفور الجنة، مم. البهجة، مم. زهرة الياسمين، رمز الرقة، زهرة النرجس، رمز الاحترام، زهرة دوار الشمس، رمز الكبريات، زهرة البنفسج، رمز التواضع، الزهرة البيضاء، رمز النقاء. انا بشكرك أختي، شكرا لحضرتك معنا كنا من استراليا الو صباح الفل؟ الو الو سلام عليكم. عليكم السلام عليكم <تباركت> وعليكم السلام صباح الفل يا ريم الص... صباح الفل يا كل المستمعين صباح الفل عليكم ولو ان احنا في الشتا دلوقتي احنا داخلين على الشتا وانا بتكلم حضرتك ومثلجه جدا الدنيا عندنا برد يعني احنا في الخريف الخريف واحنا آم... واحنا في م... بدايت الربيع بدايت الربيع احنا الربيع واحنا المفروض بداية الخريف بس انا مش عارفه الشتا يعني آم... آم... حضرتك بتسالني عن الظهور ومعنيها طبعا انت قلتوا معاني كتير يعني يمكن ما تكتبيش حاجات كتير اقولها م. طبعا بس الشيء غريب ان الزهور له بقى وان يعني حتى في اطار الزهره الواحده في لكل لون معنى يعني اللغة الورد أو مم. الألوان في الورود مختلفة مم. عن الألوان في شقائق النعمان مختلفة عن ألوان الزئبق طبعا ظاهرة شقائق النعمان بتعني زي ما حضرتك قلت الترقب وعصور الجنة عن السعادة والجمال والبهجة النرجس البر يعني الفوضوية والاحترام والحب اللي بلا مقابل لكن انا حابة يعني اقول لغة الورد بالنسبة لي انا يعني يمكن عشان انت قلت كل حاجة مم. بس لغة الورد في مواقف او ذكريات كتير قوي مع مع الورود يمكن حقول بعضها قليل يعني منها انا وانا صغيرة كنت احب اوي اعاد الفل يوسف احنا مريكا تتباع في الشارع دي مم. وكنت السريعة واحطة واعود اشيرنا في الفل كنت احب كمان انا فاكرة مرة كنت ناشية مع ماما في بشو بقى انا ما نيجي حوالي بترات أربع سنين فوحنا ناسيين فجأة كده جت فيت تجي ورانا تجي بها محل لسه في افتتاحه بديد محل كلها أحمر يعني محل كله أحمر وكده لقيتها جاي ورانا مثل... يا أناسة يا أناسة. أنا بقالي تشوفكم بتتعدوا من هنا نيشنا دائما كنا جينا مطار معين بنمشي في يعني بتتعدوا من هنا تسمحي تقبالي مني الوردة دي وعطيتني وردة حمراء صناعي جميلة جدا. والمعنى نفسه كان حلو وطريقة الترخيط كان جميلة يعني كان الورد يعني احياناً من الترخيط ولاننا جات فوقت مش متوقع كان كان معناها حلو قوي برضو اتكر مرة كنا رايشين نجيب ضاقة ورد من محل ورود. وآآ وبعدين وحنا بنجيبه بق... بنجيبه عشان يعني هنبعاته لحد مريض يعني فبعدين بعد ما أحضر الراجل البكيو قال لنا خلاص أنا حدعته على العنوان اللي انت قلته عليه تسمحي تقبلي مني البكيو صغير دعطاني البكيو ورد صغير كل ورود ألوان دمزة برضو كانت نفسة ظريفة ولصيفة ومتعمليتش كثير آخر حاجة برضو اكترها كان هي صديقة كانت دايما يعني لما تختلف مع عامتها كانت بتصالحها بالورد هي كانت الله يرحمها كانت تقدر قوي الورد ومعنى كانت فرحة جدا ويدهجها قوي م. فكانت بعد كل خلاف ترجع لي تقول لي خاصة بسوء كفاهم وتقول لي يعني تحكي لي تقول لي طبقا صالحها بزيزة علانة مني تقول لها بسرعة على قرب محل ورد الورد لها ورد و... وفعلا انت تطرف تجيب لها الورد التنبسط فيه فمرة حصل خلاف يومين وراء بعض قلت لي لا الميزانية كده هتخرب انا مش كل شوية عرفها ويعني الميزانية خلاص هتخرب <تصفيق> فيعني في لغة الورود سعنا لغة جميلة ده جزء من كل يعني لنا حكيته لحضرتك جزء من كل بتسوي هو لغة جميلة قصة لما تيجي فوقت متوقع غير متوقع كمان لما تيجي من الناس العزيزة كمان بيبقى لغة حيوة عيوة فيها <تصفيق> في استروليا في ايد ربيع برضو في في, عيد في, من في في شم نسيم في في استروليا لا لا شمالي سيدي لا مفيش فطبعا الايام دي في برج الاشتفادات مني فالناس هتبر برج اجازة وجهتك لأكيد بأكلات معينة ام يا يعني انا من الناس اللي في المواكب جدا في الحلويات جدا ولي بحق دلوقتي رينجاي انا رينجا مع جدا يعني لا انا الموالح اي موالح وال والحلويات يعني ده الموالح ده في الموالح لا مش موالح دول. <تصفيق> <بالأملاح ده. تصفيق> <تصفيق> انا مريد في التواكي هاوي على فكرة انا كنت م... الاملاح دي وبحب الاملاح حتى انا وانا صغيرة انا فاكرة ادربت عالقة بسبب الاملاح كنا نزلت انا وكنا صغيرين يعني كان ممكن عندي 8 سنين انا وبنت خالسي ولي اخلى برضو كالصغيرة فنزلنا وبعدين اخنا كامل من الشارع عملنا زي الكبار كان فيه تقيم انا كنا كامل نتيج اه راجل بيبيع سرزيل طارق <تصفيق> مشترينا سردين من المنح <تصفيق> من الشارع وعادنا في الجنينة كده كانت في جنينة قاعدنا تنقل وطوحنا البيت <تبع> وقاول ما قلنا له خادنا حيت خادنا حيت تعال اتاكلوا من الشارع ازاي بس انا طبعا كنت اقل حد قبل ان انا كنت اصغارهم فكنت اقل حد الضرب بس انا والله العظيم كنت برض محرص ما كنت بقى ايها يعني انا كنت مشجعي لأكل لأكل أكل... السردين بس معنوها اخير يا سيدا انا عايز اقولها بما ان يمكن الفتيخ تحديدا أنا عم فكره ما دوتوش قوي يعني بس أعتقد إن لو كنتم ممكن كنت احبه يعني. زي ما تقولوش مش مش بس الفتيف تقريبا ما يعرفوش من العالم العربي كتير غير مخ وفلسطين تقريبا م. اعتقد العالم العربي سواء الخليج او المغرب العربي غريب عليهم م. بس في فلسطين بيعملوه بطريقة مختلفة ما عرفت دكاترة الطريقة دي برضو طب طبية ولا برضو مدرسة زي اللي تسمعه يكشفون فرملة لي خطو على البحر ده ده ده ده ده ده عالي أول عالي عالي المزاج كده عالي <تصفيق> المزاج إذا عارف بيفك يكشفون فرملة البحر رمل الطابق بمية البحر يطلعوه ها. يطلع ناشف ايو في, الر... في الرملة بتاعته ايو يطلع يطلع ناشف وحتى ميبقاش بروري حالكش خالص ايو ايو انا بشكر حضرتك وصباحة ربيع حضرتك شكرا كريم شكرا, شكرا تعلمين أتعلمين أتعلمين أي حزن يبعث المطر وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع كأن طفلا ضعيف. وماذا يهدي قبل ان ينام لان امه التي افاق من زعام فلم يجدها ثم حين لج في السؤال قالوا له بعد غد تعود لا بد أن تعود أتعلمين أتعلمين أتعلمين أي حزن يبعث المطر وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع كان طفلا بات يهدي قبل ان ينام بان امه التي افاق منذ عام فلم يجدها ثم حين لج في السؤال قالوا له بعد غد تعود لا بد ان تعود بعد غد تعود لا بد تعود ما تستفيق من الأرواح نشوة البكاء ورعشة وحشية تعانق السماء كرعشة الطفل إذا خاف من القبر بالحب وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام رحلة الصباح مع الظهور كل سنة وانتم طيبين الشكر الناشف بأوى We'll be together every moment of our lives. We'll be together every moment of our lives. We'll be together every moment of our lives. We'll be together الاعزاء الكرام وفي نهايه هذا اللقاء بتوجه لكل الشكر لفريق عمل هذا اللقاء ويا رب يكون يوم جميل خالي من اي منغصات على الشعب المصري ويا على كل و قبل ما نقفل بنقول كان معاكم جمال الفرماوي شريف فاروق و احمد كل سنة و انتم طيبين و كل سنة و انتم ظهور دمية. جز أخبار رأس الساعة من راديو سكندريه 101.1 FM مان تكتمل الصورة. إنها التاسعة في الإسكندرية بكم مستمعينا الكرام وموجز أنباء رأس الساعة التاسعة عدته مروى الباشا يقرأه أحمد وهبان اليوم غلق تام لكافة الحضائق والشواطئ وطريق الكورنيش وعدم السماح بانتظار السيارات وزارة الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة وتؤكد أنه لا توجد طريقة إعداد تضمن سلامتها وحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بجامعة الإسكندرية تطلق سلسلة من الورش الإلكترونية حول بعض أدوات التواصل والتعلم عن بعد الورش تعقد أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع من الساعة الثامنة والنصف مساء وحتى الساعة التاسعة والنصف على تطبيق ألكتروني إيقاف العمل بجميع لجان استلام الأقماح المحلية خلال أجازة شم النسيم حملة مكبرة لرفع الأسواق العشوائية بحي العمرية ثاني للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد استمرار أعمال تطهير وتعقيم شاملة للمباني وواجهات المحلات العامة والشوارع بحي غرب الإسكندرية إزالة 34 حال التعادي على الأراضي الزراعية بمراكز البحيرة موجزنا التالي يأتيكم على رأس الساعة في تمام العشرة شكرا لكم فيروس كورونا ابدا بنفسك واسرتك وجيرانك لازم تهتم بالتغذيه السليمة وتقويه المناعه للحد من انتشار المرض وكمان تهتم بالنظافه الشخصيه تغسل ايديك بالميه والصابون وما تستعملش حاجه غيرك ابعد عن اي عادات ممكن تاذيك مفيش داعي نقعد في اماكن مزدحمه ونلزق في بعض لازم تهتم بتطهير الاسطح والمكان اللي انت موجود فيه ودي نظافة عامة وطبعا لو عندك حيوانات مهم جدا تهتم بنظافتها احمي نفسك واحمي بلدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة ونشرة المال والأعمال أكد المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية أنه جاري تنفيذ برنامج طموح لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي واستخدامه كوقود للسيارات والعمل على تحويل أكبر عدد ممكن من المركبات خلال الفترة المقبلة للانطلاق بهذا النشاط للحفاظ على البيئة وإحلال الغاز محل الوقود السائل خاصة بعد علاج التشوهات السعريه للمنتجات البترولية ضمن برنامج اصلاح هيكل التسعير وأشار وزير البترول إلى أن الخطط المتكملة للمشروع تستهدف نشر محطات ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس القادمة في العديد من المحافظات المدن والتجمعات العمرانية الجديدة وشبكات الطرق القومية جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع الجمعية العامة لشركة جاستيك والذي عقد بمقر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية باستخدام تقنيات الفيديو كونفرنس مع مقر وزارة البترول بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ورئيس شركة إيجوس ومن جانبه استعرض المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال والجهود التي تم بذلها خلال العام للمساهمة في التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل في مختلف أنواع السيارات والمركبات وأشار إلى تشغيل ثلاث محطات تموين جديدة وتشغيل أول نموذج لمحطة تموين وقود متكاملة في مدينة بورسعيد بالغاز الطبيعي والوقود السائل والشحن الكهربي ويتم تشغيلها بالطاقة الشمسية ليصل عدد محطات الشركة إلى 93 محطة تتوزع في مختلف المدن والمحافظات وهو أعلى معدل انتشار جغرافي لمحطات الخدمة والتموين بين الشركات العاملة في المجال وأوضح فرحات أنه لرفع كفاءة تشغيل المحطات والمعدات تم وضع خطط لإعادة توزيع ضواغة الغاز في محطات التموين بين مواقع الشركة المختلفة للاستفاده القصوى من المعدات وتغطية متطلبات العملاء في المناطق والتي تشهد تزايد الطلب على استخدام الغاز الطبيعي وهو ما أسهم في زيادة مبيعات الغاز المحققة خلال العام بهذه المحطات بمعدل 70 ألف متر مكعب يومي وهو ما يعادل إنشاء سبع محطات تموين جديدة وبدون انفاق استثماري كما قامت فرق العمل المدربه بالشركه بتصنيع وتطوير بعض وحدات وانظمه تحويل السيارات للغاز الطبيعي في اطار السياسه المتدرجه والتي تتبعها الشركة لتوطين صناعه استخدام الغاز الطبيعي للسيارات في اطار جهودها لدعم التصنيع المحلي للمعدات المستخدمة في عمليه التحويل والتزويد من الإسكندرية قدمنا لكم هذه الحلقة ونشرت المال والأعمال. عدها وحررها أحمد درويش قرأتها عليكم بهام البندق. الإسكندرية تقدم من مينا لمينا تخذنا سفينة ندخل مبانيها وأسوارها نعرف حكويها وأخبارها. وكله في المواني كله في المواني برنامج من اعداد حنان عبد الرؤوف تقديم احمد خيري السلام عليكم سيدتي سادتي لقاء جديد وأهم أخبار وأحداث المواني البحرية المصرية ومعلومات عنها نتحدث عن هيئة قناة السويس وتطبيق الزيادة الجديدة في رسوم العبور للممر الملاحية لها بالنسبة لسفن الصب الجاف وناقلات الغاز البترولي المسال بنسبة تصل لخمسين بالمئة بينما تم تثبيت رسوم عبور باقي أنواع السفن الأخرى من حاويات وناقلات بترول وحاملات سيارات وبضائع عامة وجرارات وسفن سياحية تؤكد هيئة القناة أن قرارات رسوم العبور تخضع لدراسات مستفيدة ومتفحصة لكل المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري والتطويرات الحادثة لحركة التجار العالمية لافتة إلى أن قناة السويس تعد شريانا رئيسيا للتجارة العالمية المنقولة بحرا حيث يعبر من خلالها 8.3% من, من اجمالي حركة التجارة العالمية و100% من اجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرا بين أسيا وأوروبا و25% من اجمالي حركة البضائع المحوى عالميا وحول قدرة القناة اوضحت الهيئة استطاعت قناة السويس استعاب 100% من الأسطول العالمي لسفن الحويات و 61% من ناقلات البترول ومنتجاتها و 92% من أسطول سفن الصب الجاف نظرا للتطوير المستمر للمجرى الملاحي للقناة مع توفير كل عوامل السلامة والأمان للسفن العابرة لتظل قناة السويس هي الخيار الأول لمشغيل السفن على الطرق البحرية المرتبطة بها كله في المواني برنامج من أعداد حمان عبد الرؤوف تقديم أحمد خيري رمضان, رمضان عشرين, عشرين عشرين أنا كمان عايز حريق الواحد ده يخسر عشرين سنه وانا خلص عده ذكرى وحصلك عناد ونتفرج بقى على خفه الواحد ونقبض اللحى لاقيه بيه ا نجم محمد التالي خليك في البيت واحنا معاك واعصابك بكفكفك الله الله. يوميا في رمضان الخامسة وخمسة دقائق مساء وفي توقيت روحة الرواق تأليف حنان غانم الاخراج داليا ضبور الله عليك يا خلاص اصابك يا كابتن على رجو اسكندرية رمضانك احلى بايان عربيت خلفة المباراة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 سجر الناشف بقى ورور الله وطر بقى لعبه وتهور كده هو؟ وحنا هنفرفش ايه دمال دلوقتي ولا بسبتمبر قالك قالك قالك ايه قالك اه قالك قالك قالك ايه قالك اه قالك قالك قالك ايه قالك اه قالك قالك قالك ايه قالك اه قالك فرفشه اليوم ما تاجلهاش للغد الغد الغد هو اللي حنسقط وهموم تحت علم انو بجد بجد والدنيا ربيع والجو بديع قفلي على كل المواضيع قفل قفل قفل قفل ما فينش كاني وما فينش ماني كيني ماني إيه دا الدنيا ربيع أي الدنيا ربيع أي الدنيا ربيع الدنيا ربيع غو ودنيا أرسل على كل المواب الأق Lab Lab Lab Lab Lab Lab ما فينش كاني وما فينش ماني كيني ماني إيه الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع من أشطر في التحكة الرئة يلا مباره يلا مسفة من أشطر في التحكة الرئة أبو دم خفيف طبعا يكسب وابو دم تقيل طبعا لا شوفو شوفو بيرقص ويداري كسوفو ده الورد مفتع شوفو شوفو بيرقص ويداري كسوفو اللي يحب النبي يا أخوانا ع الوحدة يسقف بكفوفو لا لا لا لا لا لا لا لا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 أصفى بلدية للصحة وطلب العمر العمر العمر اخد الشمس وهوى على ميا بلا دوا بلا عيب بلا مر بلا مر والدنيا ربيعة والكو باجعة أفزلي على كل المواضيع أفزل أفزل أفزل أفزل ما فينش كاني وما فينش ماني كاني ماني إيه الدنيا يا ربي عيد الدنيا يا ربي عيد الدنيا يا ربي يا دنيا يا دنيا انت اللي على كل الفواجع اسفل اسفل اسفل اسفل ربنا اشكاني وما تنام طير بغير من حين احنا النهار ده سوا وبكرا حد خل في الدنيا في الدنيا يا مناس بتتقابل من تجمع بينهم وناس بتتحاير على الفراء بعيد عنهم نضمهم بقدر ويتمرقوا حواليه سبب لقاهم ايه وكان فراقهم ليه؟, ليه الدنيا ريشة هوات طيره بغيب جناحي احنا النهار سوا وبكرة حنكون في في الدنيا في الدنيا اللي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي لابت السماء وفيها آه فيها أسية وعنية جامل حياة فيها اللي بيشكيها واللي بيرضيها واللي يقاسيها آه الدنيا ريت شاك هوات طايرة بغير جناحي احنا ندخل Hello نسمع أهم الأخبار ونستمتع بأحلى البرامج وأجمل الأغاني هننقلكم لعالم ثاني عالمية واحد فصلة 101.1 راديو الاسكندريه تقدم القريه دي قريتي كانت بها نسيتي والخير نشا فيها نفسي وأميتي اشوف هنا فرحتي وعايشا واحكيها في هي دي بلدي هي دي بلدي مع فيصل حجاج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومستمعين الكرام ويقم ميكروفون البرنامج جولته في قرية محلس التابعة لمركز شاب رخيز بمحافظة البخيرة هذه القرية الشهيرة بالزنجلة ويتبع للوحدة المحلية لقرية الربدان ومعنا. واحيدة من الطالبات المتميزات في هذه القرية انها الطالبة اسماء العبد هي طالبة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية وهي فيها نفسها يعني مساف حاجة وعايزة تقولها في الإذاعة والتلفزيون وفي الأعلام وإن شاء الله يعني هي اسماء اسماء العبد يعني اسمه مميز يعني ربنا حاله منيتها وطبعا الحياة كلها أمان وكلها طموحات وخاصة ان هي يعني ان انت عرفنا ان انت درسة لغة عربية اهلا بك يا اسمع اهلا بحضرتك. نفسي اشتغل في المجال الاذاية طبعا قبل منقوله نفسي بقى إحنا, احنا نقوله بقى امنيتك ان انت يعني دراستي الكلية عندك يعني كده جت بالمجموع والتنسيق ولا انت كنت حبة الكلية ولا كت قريبة من البيت ولا ايه بالزبط الصراحه كنت قريبه من البيت ان انا ما ما اعرفش اروح في القاهره او اسكن بره البيت كنت باكل في دم انور دم انور بينكم وبين دم انور بين قريه محل الصلاة ودم انور قد ايه حوالي ساعتين ونص كده حوالي ساعتين ونص كتير قوي برضه م. اه فده كان بالنسبه لي يعني اسهل ان انا ما اعرفش يل... بتقيمي في دم ولا بتروح وتيجي مثلا لا بروح وتاجي طيب توصفيننا بطريقة سريعة قبل ما ندخل على أمنياتك التعليم عندكم في القرية يعني الناس مهتمية بالتعليم والبنين زي البنات في التعليم وإيه الأخيلات اللي موجودة عندكم في القرية وإيه الأهم المناصب بطريقة سريعة كده عندكم يعني يطلع من القرية ديني مين أولاً التعليم في قريتنا الأساسي فيه هو التعليم الأزهري ده م. التعليم الابتدائي في البلد. تمام. فهي تشتهر بقصة الأمير الخطابة كل البلاد اللي حوالينا يعني الأمير الخطابة منها, منها من قريتنا. تمام إن شاء, شاء الله. أمم. وااا وأكثر الكليات المشهورة فيها هي كليات التراث الإسلامي. <تصفيق> نقول بقى أمنيتك اللي انت